jest taki Koran oraz chęć dotknięcie neuronów احتزن دكتور استاذ, الدكتور أستاذ أحمد حجازي استاذ مناعه بالمركز القومي للبحوث ورئيس الجمعيه المصريه البي... المصريه البيئيه لانتاج واستخدام منتجات النح وسكرتير الجمعيه المصريه للاستخدامات الطبيه لمنتجات النح وسكرتير الاتحاد الافريقي للنح وعضو اللجنه الدوليه للاستخدامات الطبيه لمنتجات النح و يتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشبه الحجمعين طبعا في المقدمة أشكر الأخ العزيز حسام والأخ إبراهيم قط يعني على الدعوة الكريمه ان أنا ابقى بين حضراتكم وهنتكلم على الإعجاز في آيات القرآن ويمكن أخونا الفاضل قارئ أرى جزء من الإعجاز ولكن سأتكلم المره دي عن الاعجاز في خليه النحل وهي كان للاسف كان متخيل ان في كمبيوتر كنت هوريكوا صور على الفعاليات المدني انما ما نعرفش حظ و ده برضه ان احنا ما رتبناش ما جبنا الجهاز يعني شوفوا حاجه جميله في الاعجاز في النحل فاحنا عندنا علاقه جميله جدا بان الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم وعوحى ربك جمحي أن اتخذي من الجبال الموتى ومن الشجر يومين مع عشور ثم كلي من كل الثمرات فاسلقي سلطة ربك يولا يخرج من بطنية شرارهم مختلف من فيه شفاء للناس الناس إن في ذلك لآيته لقوم يتفكرون صدق الظالم شوفوا الآيتين جنف صرح هل النحل كتب في القران مرات عديده ولا كام مره واحده ها كام مره الله سبحانه وتعالى النحل. مش كده ولا ايه هذه الصورة الكريمه لما نيجي نبص في الاعجاز فيها هي كم رقمها كام في المصحف الشريف حد مذاكر ال من كل هي رقم 16 ولما نيجي نبص نشوف الكروموسومات بتاعت المحطه عارفين الرسومات اللي هي بتشيل العناصر الوراثيه تتخيل ان هم ازواج يعني 16 كروموسوم طيب واوحى ربك الى النحو انت بقى بتعرف اللغه واهل اللغه الحروف مش كده ما تيجي كم حرف واوحى ربك الى النحو هتلاقهم 16 بقى. طيب عدد الايات بتاعه صوت النحو كم ايه يا شيخ بقى عشان نقول عشان مية تمانية وعشرين مية تمانية وعشرين دولار يعني 16 في تمانية يعني لما نيجي بقى بديم خليطة ان احنا كلها فيها ذكر وفيها أمزة. مش كده؟ الذكر 8 والأمزة بتشيل 16. اللي كانت في علاقة يبقى في 8. وأوحى ربك الآيتين وأوحى أو ربك إلا أنه نحن من الجبال البيوتن بل نيجي نشوف الآية دي كلها وحنلاقيها 54 كلمة فيهم 16 حرف متكررين يعني الألف مثلا هتبص هتلاقيه كذا مرة يعني الحروف اللي جت في الكلام ده هتلاقيهم 16 حرف دي, دي. طب إيه رأيكم بقى نعمل حاجة علاقة هل النحل له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ له علاقة؟ حد يقول ولا أنتوا خايفين؟ في علاقة ايه رأيكم بقى؟ العلاقة اللي بين النحل والنبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم له سوره في القرآن باسم مين؟ محمد طيب والنحل جات صورة اسمها ايه؟ النحل طيب الايات بتاع النحل و اوحى ربك الى النحل من الجبال بيوتا كل الكلام ده يتكلم على الدواء و الانتاج المنتجات تتخيلوا ان في سوره محمد الحته الوحيده بس اللي في القران كله يجي ايه يجيب عسل وانهاره من عسل المصف نبين للاعجاز بقى حاجه تانية شوفوا بقى يعني هذا العلاقه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو شفاء النحل عنده فيه شفاء ولا لا؟ طيب اثنين الدول له صورة في القرآن وده له صورة في القرآن مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر الانبياء وكان له وحي والنحل له وحي وأوحى ربك إلى النحل طيب حتى عارفين؟ المعاتبه للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في شأن من شأن النحل برضه. نعم؟ لا مش تقرير لا لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجه هما كان لما إيه إيه احتلنا عليه زوجاته وقالوا ان هو كان بيروح يقعد عند السيدة زينب أكتر فالسيدة حفصة قالت لما ييجي عندك تقول له إن انت كلت مغافير اللي هي الريحة وحشة يعني نبات له ريحه مش حلوه فيقولوا انت أكلت مغفيه هو كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب عسل أو يأكل العسل فلما يجي هو كان لا يحب أن يتأخرج منه ريحة إلا ريحة طيبة فلما واحد يجي يقول له بق أكل رحتها وحشة والله رحتك وحشة شكلها وحش قالوا له لا أنا أكلت عسل راح البيت الثاني قالوا قالت له نفس القصة فقال إني لا أقرب هذا فنزل النص صوره التحريم لما تحق لما تحرم ما أحل الله لان ده ربنا محلله ولكن الفقهاء جايبين في حته تانية وقعدوا يتكلموا فيها كلام مش حلو هو هي الايه بتاع اكل المغافير بتاع العسل ولذلك قال له ايه اتحلت ايمانك ان هي إيه؟ إن هو يقدر يخرج من هذه المشكله يبقى اذا برضو لم يعاقب صحابي في ابن ام مكتوم الاعمى الجاء اكل الاعمى مشكله ولا ايه فيبقى اذا هذه برضو قضية مشتركة بين الاثنين جميل كده طيب بداية صورة النحل مش كده عارفين الصورة قبلها ايه الحجر طب اخر كلمة فيها بيقول ايه او آية اخر ايه بيكلم مين ها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نتكلم مين؟ صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى الحبكة ان هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى ليس صنع البشر سورة النحل في سورة كام؟ سورة النحل في الجزء كام؟ كام الـ 14 سورة محمد صلى الله عليه وسلم في كام؟ كام؟ عد عليها 12 جزء كمان يبقى 26 ستة وعشرين يعني كل جزء فيه 20 صفحه مش كده يبقى 240 صفحه هل تتخيلوا لو في كاتب يعني محترف وتمام التمام لما يجي يكتب يفتكر هو كتب ايه لقيتها 26 وعشرين علي لا يعني فهل هناك كاتب يقدر يتخيل ويتذكر ما كتبه من 240 صفحه حد يا تقيل دي أنت الأستاذ يعطيك الكتابة هؤل الدراسية يقول إنهما فيهم 240 صفحة هل يتذكر هو كتب إزاي بالترتيب في الصفحة دي وبعدين بعد 240 صفحة يجيبها فهو لما نيجي نقول بقى شوفي بقى سورة الآخر سورة الحج يقول إيه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي بعدها بيقول اتى أمر الله فلا تستعجلوا مش كده بيكلم مين الكفار في سوره قبل سوره محمد الصورة اللي قبلها ايه الاحطاف اخر سوره آخر فيها واعبد ربك واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل يعني برضه بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعديها بيكلم الكفار برضه شوفوا هذا الفتحة التانية الايه الثانيه ينزل الملائكه بروح من امري على من يشاء من عباده الذين امنوا بما نزل على محمد خلاص لو اختنا الفاضلة لو فتحت الآية اولا احنا قلنا صورة النحل فيها كم آية مية تمانية وعشرين نصهم كم اربعة وستين بنتنا العزيزة لو فتحت الرقم اربعة وستين هتلاقي بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم طيب سوره محمد تمانية وثلاثين آية رقم تسعتاشر برضو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتكلم في الاعجاز في النحل او في الاعجاز هتلاقي بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم لان هو فا وستين خمسة وستين بيقولوا ونزلوا من السماء ماء الماء خلو بقى يعني الايه خمسة وستين ده بتتكلم على الماء الايه ستة وستين بيتكلم على ايه اللبن يخرجوا من بين من فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خلوا بالك الماء والثانيه بيقول ايه اللبن الثالثه اللي بعدها سبعة وستين بيتكلم على ايه لا على الخمر ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون ايه سكرا ورزقا حسنا الناس بتقعد كميه بقى وانتم لجنه علميه في التخمر الاول يبدا الخمر الكحول سبرته ولما يزيد التخمر او يتقلب الى خير الادام وهو الخل فيبقى ايه سكرا ورزق حسنا هناك بقى الربعه واوحى ربك الى النحل مش دول اثار بحتك يبقى ميه بعدين لبن بعدين خمر بعدين ايه النحل او العسل شوف بقى المؤلف العظيم بقى الله سبحانه وتعالى يقول مثل الجنه فيها انهار من إيه؟ من ماء غير آسن وانهار من إيه؟ لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وانهار من إيه؟ من عسل مصف هل بقى لو هو مؤلف محترف وشاطر كده يجي يقعد يجيب كل الانتاج ازاي الانتاج ده ينزل الماء ازاي من السماء تبقى ماء غير آسن ماء السماء ماء طهور مش كده اللبن اللي من بين فرس وذمن لبنا سائغا للشاربين يقول هناك لبن لم يتغير طعمه والثانيه خمر لذات للشاربين مدسكر ده سكر, سكر حاجة للسكر بعد كده فيه شفاء للناس والثانيه انهار من عسل مصفر يبقى هذه علاقه جميله ولا فيش علاقه جميله طيب بعد سوره النحل ما تخلص بتيجي سوره ايه يا شباب بيكلم مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الاقصى ومن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى يبقى بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه رايكم بعد سوره محمد صلى الله عليه وسلم سوره ايه؟ ان فتحنا لك فتحا مبينا اذا بيتكلم يبقى هناك علاقه وطيده بين النحل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ على فكره بقى صورة النحل بيسموها صورة ايه؟ النعم كلها نعم وبعدين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيها كم أداة من الأدوات الإعجاز متعددة فيها الظلال فيها السكن وفيها ايه الأزواج وفيها البيت وفيها النحل فيها اللبن وفيها السكر وفيها ايه؟ بعد كده قلنا الماء الغير قاسل كل هذه الآيات آيات إعجازية ولذلك سبحانه وتعالى الخاتمة زي هو إن في ذلك القوم لقوم يؤمنون مش أنتك تقعد تقول النبات واختلافه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمن في سورة النح معظمها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعلمون يسمعون لأنها آيات معجزة وكل آية بتبين هذه مدلول لها خلي بالك من تعمل ايه بتقول فيها إيه؟ كلام جميل تعالوا بقى واوحى ربك الى النحل ان تخذي من الجبال من ومن الشجر ومما يعرجون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك تذلل له يخرج من بطونها شراب مختلف ال فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون مش دولت ايتين تقدروا تطلعوا فيها هل فيهم اعجاز ولا لا ها كم كم نقطه اعجازيه نقدر نطلعها من الكلام اللي أهل دار العلوم يعني انتوا بقى ناس متميزه انت بترفع الى كل ما انت هاي والله نعم انت ممتاز ادي واحده قول تاني مع على فكرة انا اقيلهم من السبت اللي فات في القناة النا... الصحة والجمال قلتهم كل الحاجات دي قدت ساعة ضحة فيهم ده فانا اقول لكم بقى بسرعة كده شكرا بسرعة تتخيلوا ايو اتفضل برضو انت بتتكلم في نفس نقطة اخينا الحبيب جامع جميل شفاء انه مع الشراف ده سفى النكرة لا هو الشفاء هو النكرة مش الشراب. الشفاء فيه شفاء انما انا هقول لحضورتك بقى ايه عشان نريحك هناك ثمانية ادى موابع اعجازية عشان نتكلم بقى معاكو بقى تقعوا لغة عربية ووجب اعمية في حرط السقايين بقى ايه رأيكم اول حاجة لفظ الوحنية واوحى ربك قال له احد واوحى ربك الى ايه النحل يبقى النحل لفظ النحل قال الاتنينة بيت النحل انا اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر عن امه يعمل شوه مش كلام؟ البيت البيت يبقى انا كل واحدة عليها مدلولها وانا اقول مدلولة. خلاص؟ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن المعسول بعد كده يبقى اكل النحل فكولين من كل الثمرات مش كده بعد كده سلوك النحل فسلكي سبل ربك كده خلاص يبقى نمره سته يخرج من بطونها منتجات النحل خلاص بعد كده ادوات الشفاء فيه شفاء للناس وبعد كده نمنا اخر حاجه لان هذا هو الدين دين وعلم وبحث وتنقيب واكراما للعلماء فالله سبحانه وتعالى يدعوه كل العلماء ان في ذلك لايه لأ لقومه يتفكرون دعوه لاهل الفكر والتفكر والتدبر يبقى ثمن حاجات الوحي النحو البيت السلوك أجل المنتج بعد كده أدوات الشفاء وبعد كده دعوة للعلماء طيب لو خدنا واحدة واحدة من المتكلم في القرآن الكريم من المتكلم الله سبحانه وتعالى ومن المستمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده البشر تابعين بعد كده لي طيب هو بيقول له وَا أَوْحَى و يعني هي بيعطفها على حاجة تانية يعني بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم اعرف ما في هذه الآية من معجزات ومن اساليب و و, و و و عشان تقولها للناس فيها آيات متعددة مش كده ولا لا؟ طيب الوحي خلينا كلمة الوحي ما معنى كلمة الوحي؟ أنتم أهل اللغة لما بيجي السادسة يقول لكم ايه؟ هناك اصطلاحا ومعنى مش كده؟ أفنم؟ لغة واصطلاح لغة واصطلاح تشوف انا بقى جاي بيع مايا في أرض 90 طيب الاصطلاح ما معنى الاصطلاح هو الوحد يبقى معناته ايه؟ ها؟ أفنم؟ طيب هو اصلا في الاصطلاح كلمة الوحي عمتا لما حد يقول الوحي لا, ت... لا تكون الا كلام الله وح هو كلام الله مش كده ولا ايه؟ هو اوحى الى الانبياء يبقى كلامه اوحى الى كذا انما بغوايا معناها ايه؟ الحديث بخفاء مش كده ولا ايه؟ يعني هو واحد بيسر الواحد بيوحيله شيء مش كده؟ يبقى اذا الاصطلاح هي كلام الله ولغويا ان هو حديث الخفاء طب ما نشوف الحديث الخفاء اول حاجة بالحديث الخفاء ابو الانبياء عليه السلام سيدنا ابراهيم وهي كانت له مؤجزة على فكرة برضو عشان قبل ما نتطرق كده في عندنا الاعجاز العلمي كلمة الاعجاز العلم فالعلم هو العبادة والاعجاز هي المعجزة أو الآية ولم تأتي على فكرة في القرآن اعجاز كلمة اعجاز إلا أنها معرفوها بأنها هي القرامة والمعجزة الخارقة التي لا تأتي لأحد يبقى هي معجزة بتيجي لأبو الأنبياء له لحالة مخصصة وحاله محددة وبعد كده انتفت بالقصة سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا إبراهيم في المنام قال له إيبقى إني أرى في المنام إني أذبعه مش كان بيكلم سيدنا إسماعيل يبقى هل الكلام ده رؤية الأنبياء وحي ولا لأ يبقى إذن لما هو قاله هي كانت لسيدنا إبراهيم فقط وانتفت بعد كي ولذلك كل واحد يشوف في المنام أنه هو بيذبع ابنه تاني يوم الصبح يوم جاي ده بحبه. فهي خاصية لابو الأنبياء عليه السلام شوف من قرم الله بقى دايما بيكرم المرأة جنب الراجل على فوق كده ما ينضيبش ما بسمعوش الواحد واوحينا الى ام موسى مش كده ان خفت عليه فالقيه في البحر كل واحده تحلم بالليل انها ضبحت ابنها او خايفه على بنات ترمي في البحر فادى خاصيه كيفيه الالهام وعيفيه الوحي هو الله سبحانه وتعالى احنا مش قلنا الوحي دا كلام الله والله سبحانه وتعالى منزه ولما يقول للشيء كن فيكون كيفية بقى الالقاء يقول له وحي ومش عارف قال له ازاي إلعان سيار وكل الكلام ده حطه جنبه انها احنا بنتكلم في المعنى اللفظي للدكتور محمد عبود على فكرة بيجي معنا في الايئة يعني والدكتور محمد نبيل غير نايم برضو معنا عندكم هنا يعني اثنين همت من الاقطاب عندكم بيجي لكم ايه فهاي هو في أذاب إسماعيلية ودكتور نبيل هنا، إنما بيسلينا بالمعاني اللفظية أو الإعجاز اللفظي في القرآن الكريم فيبقى إذن لأم موسى وده إيه طيب القعدة العامة بقى في في الوحي ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه أو وحياً او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بانه ما يشاء مش كده طيب الوحي المباشر بين مين ومين ها مين؟ علي صوتكوا كده عشان هطلعكوا برا كلكم كده علي صوتكوا اللي يتكلم عشان يبان كده ان هو شاطر ولا لا ادي واحد مين تاني ومين ثالث ال... الوحي المباشر <تصفيق> ها برافو عليه. الوحي المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم في تكليفه بالصلاه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا مباشره فكان في صدرة المنتهى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم من وراء حجابه سيدنا موسى من وراء النار ام بورك من في النار ومن ايه حوله فهو كلمها يبقى ده ايه من وراء اجاب وقال له لما قالوا عايز ينظروا قال انظر الى الجبل لانه مش هيقدر يستحق مش كده ولا ايه طيب للبشر بقى كلهم للانبياء كلهم الخاصه يبقى عن طريق مين سيدنا جبريل يبقى المعنى اللفظ بقى بعد كده يقوم يجيبها الحشره للنحت طب في وحي مؤجل اللي يقوله بقى ياخد ربع جنيه تمام سيزنا نعم ايوه هو توات يوم كامل برافو عليك بس انت نفك دلوقتي اديله <تصفيق> ربع جنيه ولا اساله سؤال تاني عشان اديله نص جنيه طب عشان نجيب تمن الجبس يعني قبل ما نمشي فهو فعلا الوحي المؤجل بأن ربك أوحى لها يومئذين تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هو ده الوحي الأخير اللي هو إيه؟ المنتهي طيب يبقى شوفوا لفظ كلمة الوحي ده بكم معنى يا أو بكم شكل؟ لرجل، لأنثة، لجماد، لحشرة خلاص؟ مباشره من وراء حجاب لا ليه عن طريق الملك سيدنا جبريل شوف كلمه واحده هل البلاغه العظيمه وانتم اهل البلاغه وانتم كليه اللغه هل ليس في هذا اللفظ من الاعجاز هني يقول كلمه واحده تجيب كم معنى ايه رايكم حد فكر فيها شوف بقول وا بس حرف الواو كان الشيخ شعره الله رحمه لما يجي يقول بقى شوف يجيب حرف حرف يشوف يقولك من المتكلم ومن المستمع في واد عشان يشوف ما هي الدروس اللي هنقعد نتكلم فيها مننا اليوم القيامة في هذا المجال يبقى كل الآيات إن هذه المملكة مملكة كلها حيوية ونشاط بتشتغل من يوم ما تطلع لغاية مكمل ما ده سن معاش قاعده بتشتغل بدقه كل واحد حتى نرمز للنحل بنقول ده بيشتغل زي النحلة مش كده ولا حد بيقول كده يقول ولما يجي يقرا يقول يسمعه كدبيب النحل او عزيز النحل وهم القراء, القراء القراء القران يسمعهم او الذين يشبحون حول العرش تسمع صوت العزيز بتاع النحل واللي يحب يسمع النحل يجيب شوية نحل يحطون في البيت يسمعهم ساعه قبل الفجر شوف بيسبحوا صوتهم بيبقى صوته ازاي يعني اللي مش مصدقني يعملها يدربها يجيب شوية كده في برطمان وحطهم في البيت حيسرق على صوتهم بيبقى بيزن ويزن عجيب وقبل الادام اي قبل الادام تلاقيهم هم عملوا زز كده وبعدين يسكت يبقى دليل انهم يسبحون مع الله سبحانه وتعالى كلام جميل يبقى اذا قلنا كلمة الوحي اخواننا لما اتكلموا قالوا النحل لفظ النحل لفظ النحل ده مذكر ولا مؤنث يا شباب شوف ربنا كرمكم جاب لكم ام موسى كان هاي هيكلمكم برضو عند النحل ها مذكر ولا مؤنث النحل مؤنث ها جمع جمع ايه بس لفظ ايه؟ لفظ اسم جنس وهو مذكر يعني مذكر واسم جنس على فكرة انا اجي اخذ بصنصدار علوم بقى مش هو اسم جنس مذكر طب ليه بقى كل الايات بيقول ايه؟ فكلي من كل الثمرات فاسلكي فاخرجوا من بطونها هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم نبات؟ ها؟ شوفوا بقى الف وتسعمائه وثلاثين بس وجدوا مملكه النحلة بتتكون من ايه من ذكر تلتمائه ذكر من تلات الاف لثمانين الف شغاله وملكه واحده طيب تعالوا بقى نبص الملكه والشغاله الملكه والشغاله دولت انثى والذكور هم ايه الرجالة اللي في الخلية أدام الرجالة دولة هم جايين عشان التلقيح فقط لا غير وبعد كده ملهمش دور في, في الشغل يبقى أنا عندي الشغلة والملكة الملكة هي أنثة غير عقيمة والشغلة أنثة عقيمة كل الشغل بقى اللي في الخلية من اللي بيجيب المية الشغلات من اللي بينظف الشغلات من اللي بيأكل الشغلات من اللي بيرعى هم الشغلات من اللي بيحط البيت بقى واستمرار العملية في هي الملكة يبقى اذا دي أنثى ودي أنثى ولكن الذكر بيجي الخمس دقاي يومين ثلاثة في وقت التلقيح اليومين اللي فاتوا دول خمستاشر يوم بتوع آخر أبريل الأول مايو عشان يلقح الملكات اللي هم العزارة اللي طالعين جداد عشان يبدأوا يشتغل وبعد كده يطردهم ويعملوا اسمها مذبحه الذكور يا اما هي كمان برضو شوفوا عشان الست حلوه عندنا في الاسلام يخلوا الناس تدخ حواليها ففي النحل برضو نفس القصه الذكور بتوع الخلايا كلهم يطلعوا من ورا الملكه تقعد تلف كده وتعمل صوت وريحه تخليهم تطلب التناسل يعني كل الذكور بتوع الخلايا كلها اللي حواليهم يطلع ورا الملكة تقعد تطلع فوق في السماء لأعلى ما يكون الفرد هو اللي يجري وراه هو اللي يجري الرضا وبعد كده ترجع لعملولها زفاف ملكي ايه رايكم بقى؟ عارفين الزفاف الملكي زي بتاع الأمير مش عارف مين ده وين ده هم بترجع برضو الملكة ملقحة كل الشغلات يلفوا حواليها ويقبلولها ويزفوها زفه ملكيه ويسموها الزفاف الملكي هذه مش عبرة وآية ان هو لما يجي يجاوز واحدة يدور احسن واحد عشان يجوزه لان دي ضره ومكنونه ها؟ الرجال عايز عالم ماليش انما هي الست امنا واختنا وبنتنا وكل حاجة يعني مال وهمش قائف الرجال خلي غلط يعني مفيش تمييز ولكن ان احنا بندي لهم مرتبة عالية لان هما حاجة كويسة لان هما اللي بيسيروا سر الحياة لانهم هم اللي بيعوضوا وهم اللي بيشيلوا استمرارية الجن ده معانا مش كده ولا لا يلا تحيزوا بقى يعني انا متحيز معاكو خلاص الشغله هي اللي بتجيب الاكل وبتاع ده مين اللي عرف بقى ان ده كانت انثى وده بكر يبقى القران الكريم الاعجاز بتاعه من 1400 وربعمائه سنه يقول اتخذي فكلي فاسلكي يبقى معناه ان هو بيتكلم مع الانثة وليس مع الذكر مش يبقى هذا هو سبق للإعجاز في القرآن ان هو أرسى هذه القاعدة من قبل ايه؟ مدة طويلة والكلام ده كان 1930 بس يعني شوفي من 100 سنة على 150 سنة بقى كم سنة؟ 100 ولما كان المية لسه ما مكملوش المي ده من 1433 سنة بيقول سبحانه وتعالى فكلي فسلكي يبقى بيكلم الانثى يبقى هذا إعجازه ولا مش اعجاز يا أخوانا طيب يبقى احنا قلنا في الإعجاز ايه الوح بعدين لفظ النحن نمرة ثلاثة قلنا ايه تاخذي من الجبال بيوتا شوف كلمة بيوت ايش معنى بيوت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 <تصفيق> ايه ليه يا سيدي قول بس قول ايه طيب بس سموها اصحابك صح. زي اسمهم على طول مين الثابت يا اخوانا من الاحسن ها اولا البيت والسكن سبتي ولكن ده له مدلول وده له مدلول لما بنت بتتجوز ولا حد بتتجوز بيقول له تروح بيت الزوجيه ولا بيروحوا سكن لزوجها طيب الست لما تطلع او يطلقوا عنها اللي بيت الطاعة ولا سكن الطاعة ولا ايه ما معنى هيقوله البيت ما السكن ها؟ شوفها محللها بالقرآن بقى تاني إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مشكله ولا لا البيت بتاع العنكبوت ده بيعيش ازاي مين اللي عايش فيه الانثى بس يعني البيت بتاع المراه المعيله اسمه بيت انما السكن اللي فيه الزوج والزوجه كده ولا لا البيت مش هما الزوجه والزوج بيبقوا سكن لبعض ولا ايه انما مش بيبيت عندها من يعني سكن بيسكن اليه انما ان اوهم البيوت لو كان كده وبعدين النار يقول ادخلوا ايه مساكنكم الزوج والزوجه في البيت فبيقولوا يقولوا ادخلوا مساكنكم ما قالش إيه خش البيت فهو بيت المراه المعيله الست اليتيمه اللي مقدرت رب الايتام هي بيقول لها بيت والبيت اللي الزوجه مكتولها فيه بيقولوا بيت انهم ما يقولش سكن حلو الكلام فهو سبحانه وتعالى سبق الدنيا كده وقال اتخذ من, البيا... من الجدال بيوتا لان البيت احنا زي ما قلنا الذكور بتلقح وبتمشي يبقى لقيت في البيت مين الشغالات والملكه هي ملكه واحده والشغالات ألف شغال يبقى اذا اللي قاعدين في البيت دول غلابه ما لهمش راجل فيتقال يقول ايه بيت مسكن لان لو زوجها معاها تبقى ساكن او لو هو مقيم دائم يعنى يبقى ده برضو اعجاز لغاوية انه في الكلام و احنا ماشيين يعنى كده طيب اش مقنى اختار الجبل والشجر و مما يعنى شوه ها طبعا النصابين اللي بيبيعوا النحل والعسل يضحكوا على الناس ويقول ربنا اللي قال العسل بتاع الجبل احسن من الشجره احسن مما يا عشوه ويدفع ده ب 10 جنيه بتبقى بألف جنيه وهم الثلاثه زي بعض مفيش فرق بينهم انما هنا قضية اعجازيه اما الله سبحانه وتعالى يتكلم فيتكلم بالحقائق مش مش بيتكلم كله تعالوا ما نشوف الجبل ده موجود في الكون بقى قد ايه حد يعيد من اول ما جات الارض الارض جات من امتى من سنين كتيرة فبحد يزود على اختنا قالت خمسين الف حد يزود سبعين حد يزود تمانين ما هو ملايين ما كم مليون يعني هي قالت خمسين مليون مش خمسين سنة مئة الف ايه سنة ابحث فين دي بقى يا استاذه ده الانسان طيب ما انا بقى ل... هقول دلوقتي هما بيقيسوا عمر الاشياء بحاجه اسمها الكربون المشع كربون المشع لما نيجي نقيسه احنا عندنا كل المواد المشعه بيسموها لها نصف العمر يعني لو انا مثلا الحته دي عمرها عشر سنين فلما جاء قيس نص عمره يبقى خمس سنين وقرب في اثنين بحيث ان الماده المشعه بتشع بتخلص شوية وتتكسر تبقى للنص, للنص وبعدين للنص وبعدين للنص ماشي فجابوا الكربون المشع ده وقاسوا بيه وجدوا ان الجبال موجودة في الكون اكتر من 500 مليون سنة مش 50 مليون بقى 500 مليون وانت سبتك ست صفار جنبيه. انا انا بقولك زودي خمسين مليون مش خمسين الف ما انا هي قالت خمسين انا بقولها اكتر من خمسمية مليون يعني بحط صفر والملايين يعني بقولك ده بالمواد المشعة والكلام ده لو انت فتحت النت كده قولي ايه عمر الجبال بالمواد المشعة يديك العمر تمام حلو الكلام؟ طيب الشجر موجود في الكون بقاله قد ايه؟ ها؟ حد يقول 350 مليون سنة وبعدين مما يعرشون بقى ما كملوش عشرة مليون سنة تدخلوا بقى فيهم 50 ألف سنة دولار والكلام من ده كل الكلام ده يمشي واخد بال حضرتك يبقى إذن القادر العليم لما ييجي يتكلم يتكلم بالأقدمية والوقت بال ولا يتكلم كده فجاب الأول مين؟ المفروض الجبل الأول وبعدين جا الشجر وبعدين النحلة على فكرة كام؟ من 100 ل160 مليون سنة وبعدين مما يعرشون يبقى إذن مين اللي يبقى قبل التاني؟ يبقى الجبل وبعدين الشجر وبعدين النحل وبعدين مما يعرشون ودي قضية اعجازية في علم الجيولوجيا مش بقى لا في اي حاجة ولا حاجة يبقى اذا هذا هو اعجاز من ناحية علم الجيولوجيا طيب خدت الجبل ليه والشجر ومما يعني شوه؟ لأن النحل ده اداة تعمير انما العكس بقى ابن عمه هما هم عالتين قريب من بعض قوة تدمير يعني ده تعمير وده تدمير ده فوق الأرض وده تحت الأرض انت لو انت اي حاجه النحل بيجيب لك فايدة النمل بياخد كل اللي فوق يحطه يخبيه تحت الأرض هو الكلام طيب يبقى البيوت بتاع النحل شكل البيوت النحل شكلها ايه شكل سداسي عرفين شكل سداسي المثدسة اللي كان زمان عندنا كان عندنا زمان البص فرانك المثلث ده كان الشكل الثلاثي فلما نيجي نبص هنلاقي الشكل ده لو انا جيت جنب حيطه هنا هيظهر خط مستقيم لما ينتهي البناء هعيله على خط مستقيم لو لازم من الناحيه دي هعيله على خط مستقيم من, من كل النواحي. يبقى اذا ما فيش تحديد للمنتج للماده الخام اللي انا ببني بيه هذا البناء اوسع مبنى من قوه واكثر مبنى يتحمل الزلازل فلو لو عملت البيت ده هاخد كده هادي كده ثلاثه هو واحد من الدين 3 يقدر البيت يقف عليه، انما ده انا جبت شكل مربع وشبت منه يقع، انما ده يقبل استعمل لانه له 3 داعات حلو الكلام؟ البيت ده خفيف جدا عشان هيتحط على الشجر او على جبل في حته مقطوعه يبقى لازم اقل كميه في البلاد مواد خم يستخدمه تاني حاجه ان هو يبقى بيعامل الزلازل عوامل الزلازل في بتاع الزلازل لما تلاقي حته بيتس واير زي حد شاف البراز بتاع النار تخبطه او ايه طب لو حطيت اصبعك عليه ايه فيخس ويتكسر ولا لا ما لو انا حطيت ايدي عليها يعني. لو انا سبت في الشمس خمس دقايق هيسيح يبقى بيعيش على 80000 سنه شغاله قاعده بتلف وترفرف وبتكسر وبتتهرس والبنت ما يقعش يبقى البنت قوي ولا ضعيف ها طيب يستحمل الثلاثه ده 3000 دي السكه الكبيره بتاعت ال 80000 سنه العربيه تمشي هنا في نزله النبل ليه 80000 شغاله ليه اه البنت ما بيوعش. طيب هو واسع ولا طيب حاجه كمان اتعلمنا اختار الشكل السداسي قلنا عشان انه واسع واحسن حاجه واوسع كلامه لو بيتكسر يبقى مهدود حلو طيب العيون دي موجوده محطوطه على اليمين وعلى الشمال طيب هل ممكن حد يجيب طبعا ادي كوبايه فاضيه هل ممكن انا املها واحطها كده الحاجه تثبت فيها طب ما هو الناحيه عين الناحيه الثانيه عين الناحيه الثانيه مش معنى ما بيتريقش الحاجه ليه في بقى قاعده عالنيه جميله مش احنا شفنا الرقم الثلاثي ده مش هي حته عامه زي سبعة لحته ايه السبعه دي اول لحظه لما الجاذبيه الارضيه تشد الحاجه تقع منها اه طيب ادي اول حاجه فاكرين زمان وانتوا في المدرسه او معندكتش المدرسه زينا مش كان زمان بندرس العلوم يقولك لك كباية كوبايه وقللها ميه نوطي عليها ورقه واحليبيها كده ما تقعش ما عملتوش انتوا فكرتوا النهارده لما افتكرت الطريقه دي بتعملوها ها في اسمها يعني احنا ممكن نعملها لو عايزين اللي اسمها ايه الشد السطحي قوه الشد السطحي يبقى انا عندي قوه الجاذبيه بتشد التوتر السطحي اللي هو الشد ده بيشد معاه وحاجه كمان يوم ربنا سبحانه وتعالى عمل البيت ده مائل للداخل بدرجه الله يعني الحاجه ما تقعش يعني بدل انت, متخ... انت شايفها بالعين المجرده انها مفتوحه كده بمعنى كده مش هي كده هي مفتوحه اه دي توقع ان انا لو انا عملتها للداخل شويه كده الحاجه هتتحجز ولا تقعش ولا تقع مع القوتين التانيين يبقى العسل بيفضل زي ما هو مع معينك انت لو شد الدلواز برا برا الخليل يقع منك الحال لان انت ايدك من كده توقع في فيبقى اذا ايه طيب قال اتخذي من الجبال منوتن ومن الشجرة مما يعيشون البيت مش كل واحد مننا يا اخواننا بينقلوا بيت ها؟ في واحد قاعد في عصر المشكله هو ايه واحد قاعد في بلا واحد قاعد في شقه واحد قاعد في البلور واحد تحت السلم واحد ساكن في الهرم واحد ساكن في الاسكندريه واحد في هنا يعني اختيار عمليه اختيار البيت متعدده الجبل والشكل وما يا هل هناك مكان اخر في الكون يختلف عن هذه الاماكن في مكان واحد قولوا بقى عشان تاخد الربع جنيه تانيه يا اما تدفع انت جنيه ها؟ <تصفيق> في مكان واحد بس هو مجلوبش إلا مشتقه من مجلوب فالبيت ده هو البحر المكان الوحيد اللي للتلكور يجب الجبل بشكل وإنه هكتشون هو إيه البحر وإنه نحن بنعيش في البحر تاني حاجة الأوزن مجازا. لما واحد يجي يقول له إيه إنت عايش في جبل يعني في صاحب. حته مقطوعه مقطوعة مش كده ولا إيه؟ يعني الوادي مما يعنشون بلوط أي عطشة في مبنى أو بتاع يعني دي كلها أدوات كلها أهدازية وسبحان وتعالى تعالى من ألف وارمون سنه ولذلك لو الناس اللي بتفهم في علم الهندسه لأن على فكرة النحل ده أصغر مهندس في الكون وأبرع مهندس في الكون اللي هو غدا البيت بهذا التصميم وهذا بالشكل إذا سواء كان بالوحد او سواء بالحديث الله هو قال لكم فيقول يعني كل اللي هو عايزه هزه الكافية ما ننشع اقراض عايزه انما هذا المهندس الصغير هو اللي بنى هذا البيه وهو اللي عالش فيه وهو اللي يتمرز فيه وهو اللي ماشي خلاص؟ فاتبتح هنا الجبال اجدال ديوته من الشجر ومن ما يعملش ويبقى التقارب معلو العصر بيتحقى مع الناس ملهاش علاقة لان الآيات الكلمة كلها ما جدش عسل طامس ولما ونجمد العسل سهل الناس جدان وليه انتبه ونشجر من ما يعيشون تباكولي من كل حمراء فاسلوك السبول الله بكلوده يخرج من بقوميها شوارم مختلف من كل همه فيه شفاء للناس ما جاش العسل خاص إنما هرى العسل بقى منفردة في سورة محمد وعنهارم العسل المصفى ودي برضو آلة جميلة إن هرى برضو هتبقوا لعسل الجامعة عسل ايه؟ مصفر يبا عسل الدنيا ايه؟ غير مصافة لأن الماء الآسم بيعطل التانية بقول ماء غير الآسم وهي كيفيه إنزال نزل من السماء تضوط يعني ما بيبوش هو الماء اللي هي نزل من السماء هي زي ما نهر الكاميرا وما بيبوش إنما أهل الدنيا الماء بقعه ميحفل مش كده قبل إيه؟ فيقول لها قبل نزل من الضرع البهل أو الثاني حيوان عيوان أو بقعه هل هو صحن في, في الشبع باد فين؟ في الصيب ما بيعملش اقيم مشكلة ما ليعفلش ما بيجردوش حاجة انما احنا لو زينات بتاع الدنيا هيحطم و هيحفل و هيتغير يبقى حمضي بعدين يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ لما يتغير طعم والخم لو انا زيبته بقى ايه؟ خمر ولكن انا سكى في القاتل انما هنا ده بيعمل ويبقى فيه رم التاني بتاع الاخره يبقى ايه نزل الشريين العسل مصفى وده غير مصفى برضه العله هل اهل الدم يهبطوا يبقى اعصابهم نزل بتبقى مصفر انما عسل الناس اللي بتمر يبقى غير مصفى لان فيه مواد فعاله وفي دوره هي التصفيه مش, مش معناها حط الطوبه قبل كده المواد الفعاله الدوائيه ما هي حاجات مصيعه جدا ما بنشوفهاش هي غير مصافة اللي هو بتاع الدنيا فبالتالي واستدلال بتاع الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول ايه؟ الراجل ايه؟ لما قاله استخده بطمه بصدق الله وكذب بطمه فيه مش كده؟ يبقى هذا الكلام هو الشفاء او عليكم بالشفاءين العسل والقرآن هذا العسل شفاء للأبدان والقران شفاء للروح فكل هذه الأشياء ماشي يبقى الان تعتقنه بقى ايه؟ تخري من الجبال ومن الشجر ومن ما يعشوا اذا كل الكلام ده كلام هو ملوش اساس انما هو يعتمد على المواد الفعاله البيئيه الموجوده طيب التخري من الجبال ومن الشجر ومن ما يعشوا ثم كل من كل الثمرات اكل النحل بيأكل الثمرات هل النحل بياكل ثمرات القمح ها ايوه اقول يا استاذ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 لما اللي داخل بقى تقول ايه؟ عادي مش كان الواحد ربنا اللي من كل الزرع هيطلع مصمم ها؟ طبعا فهو من كل الزرع دي أهلة. لان الحديث صلى الله عليه وسلم قال ان نجبها الاول الوقت اللي قبل قبل ما تتجوز بنسميها ايه؟ الهنسه ويبقى يوم الخميس الصبح نقولها الهنسه بلال تعال يا نسر بلال بصحى يقرا معاك ونقولها الهنسه بلال وبعد العشاء ايه بنقولها ايه بلال بلال طيب الزهره هي اللي صبرة ولما تتجوز تلقى مدام صبره يبقى الهنسه زهره ولما تجاوز في تبقى ايه؟ مدام ايه؟ صمرة لان هو مجرد ما يخش النحلة قبل الزهرة هو بيخطط فيها اللي بياخد حبوب اللطاع حبوب اللطاع العضو الزكني والتاني المياسم اللي هي أضوى التنساوي فمجرد ما يعد عليها يقوم ايه؟ الى الضعر والعباد بتاع صلى الله عليه وسلم يقوم ايه؟ والذي نفسي بياله يقوم من كالنحلة طير طيب ومخرج طيب, طيب فاذا وقعت لم تفسد ولم تفسد مش كده لان هو له على سطح ضعفه كده وبالتالي هتنون انما احنا بنخش جواها وناخد اللقاء ولذلك الناس بتقول تساوي ونظام الزراع العالمية التي يتبعونها المتحدة عمليه محصائيه وإذا كان لكم نحال العائل يتعبونها سنزلها ويبقى عام خمسين دولار ولذلك هو وينقار النعم أيام النوالة عشان هنا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم عالم نبات عشان يعرف ان المذكر والمؤنث ولتهي تلقحها وتخليها تطلع من كذا كذا ولذلك الله سبحانه وتعالى اعلم فقد من كل الثمرات ما ادري من كل الزهرات طبعا في بقى اسلوبي سوق الرب بيقول لنا ازاي تخرج وازاي تخرج وازاي تشتغل خلاص بس فكل التم... السلوك بقى ازاي تشتغل تشغل تشغل زي الطيار الالي اللي بيطلع زي ما لما بنركب الطيار في الطيارة كل سواء سوء لوحد هي بتمشي مع الزبابة اللي هو من الذي علمه هو الله من الوعي او الإلهام هو كل ما انت عايز تقوله بعد كده يخرجه كلمة يخرج من سيان الخواعي ومن سيان تماما وبسرعه وبتخرج ولا تكل ولا تمل بعدين تاكل فأكل... جمهور بطولنا شرار مختلف الالوان ادوات الشفاء متعدده فيها سبع منتجات تبدا بالشمع بعدين سدر المحل بعدين الخلفه بتاعت المحل بعد كده العسل وحبوب اللقاح واغذاء الملكات دراسة للبيت كله سم منتجات كلهم فيهم أدوات شفائية وفي النهاية يقول شفاء منقره عشان أهل العلم والطب يتفكرون فيما في, في الشفاء وما في الدواء من كل هذه المنتجات ويجي في النهاية. في حديث القوضة للحديث صلى الله عليه وسلم قال له الذي نفسي ليه للمؤمن كنعنى تقوله الطيب ومخرجه الطيب فإذا وقعت لم تفسد ولم تقصد وفي النهاية الخالص يقول أنه لي حوضا من أين تأليها صمع عليها أباريخاً كالنجوم لومها أبيض من اللذب وبها ماء أحلى من العسل من شرب منه شربة لا يلمر بعدها أبداً واختبارك اللهم اجعلنا مما من من يجمعون ياله الشريفة أشار قبل أنه مع بعضها أبداً ويجمعنا معه في الفئرز الأعلى ويجمعنا جميعاً وراءة لأنها تكون قبلنا إن شاء الله وأشكركم لحسن الاستماع وده الأستاذ نجد يبقى عشان يأدلوا فرصة ويبقى عملنا مرحلة جنة نكمل على الأجاب الاستفادة إن شاء الله وأشكركم لحسن الاستماع السلام عليكم ومحبت الله انا كنت بقولك هتعمل ريكارباين نيو كارباين ممكن تعمل ممكن تشر ممكن تكلم في راحه حد لو عايز جاي. اي تساؤل يا اخوانا بقى دكتور احمد يتكلم لو عايزين اي حاجة في التساؤل لان طبعا انا خلصت النص الكلام لسه النص الباقي هنتكلمه ف... في الحلقه ان شاء الله في ما هو فيه النهارده فيه بقى ايه اه... فاصل ده الاعلانات بعد كده هو جاي قبل ما <تصفيق> على فكرة احنا بنقدم دورات تدريبيه دلوقتي في هيئه الاعجاز للمعلمين في جمهوريه مصر عشان <تصفيق> يكونوا مع الناس اللي يشتغل بالنواحي النواحي الاعجازيه ويبقى فاهم المعلم بتاعه وللدعاء عشان تغيير النمط بتاع الخطاب ال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في المساجد وفي الناس دول يعني هو دايما في الاجتماع الرحمن رح... رح... الرحيم تعال عربي صلاح سالم ده كل يوم مرضى بالليل بيبقى في الشلاس من بعد المغرب وبيبقى بالنسبة للدعاء دي في محافظات دي ما تشوشت اليوم يعني أنا بقى اللي هنروح بمنور في اي محافظه بقى اسوان كان لسه خلصوا الاسبوع ده يوم الخميس في جمع تالوي الوادي كان على الاجازه امس في يوم السبت ويوم الخميس مش قدركم بسم الله <سؤال> هو على فكرة انا ما عملت مجهود عشان جازة رحت المعادي. على فكرة هو على فكرة أولا عشان جازة. أحمد عشان جاز فعلاً حلو حلو حلو كنت رحمة عشان الحمد لله. من غير فهمتوا حاجة انا اللي قلتها يا شباب انا انا مش فاهم ليه على فكره الايميل مع حسام والتليفونات اللي يحب اي حاجه في اي وقت يسال وتحت امبرهوله ماشي اللي Okej. Cóż, proszę pana profesor. Czyli, proszę pana profesor. Czyli, tak, tak. No, to wszystko. No, to wszystko. No, to wszystko. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خشب المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم احبتي الكرام احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرق المشاكل الالترونية انتو عارفين ايه حاولت والله ادتاج ان اه دي من المعلومة على باور بوينت وافلام وكده وربنا سبحانه وتعالى القدر ان شاء الله واشتغل بي سنة في اهم الان شاء الله يعني بالتحية انا بدعو كل الانسان مننا ان يطرق حكايا لنا بكتقصر وتفكر فوالله يعني في أثناء الواحد في سفره في العالم الخارجي لم يجد أي وسيلة افضل وسيلة للدعوه الى لله سبحانه وتعالى أفضل وسيلة هي وسيلة الاعجاز العلمية لا أستطيع أن نعم. لا أستطيع أن أخاطب الغربي وأقول له يا أخي اسلم صل إسلم تسلم اسلم لا تفحش مرفوض أخطباً مني فلا بد أن أنا وخطيبه وأنا كنت أدرس في جامعات أوروبا الحمد لله وطبعا أشرف أن أكون خريج من خريج الأزهر والحمد لله فكان في يربط تماما في أسلحة المحاضرات أنا متخصص في الجيولوجيا والحمد لله فتحت أقسام في العالم الغربي وفي دول عديدة في مجال الجيولوجيا في تخصص الجيولوجيا البيئية و. بفضل الله عليك قدير كما وضحت لحضراتكم لم أجد من أفضل مواصل من الأعجاز العلمي أن ألأ أخطبهم وأبلد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى والمولى عز وجل القرآن ملي ملي بآيات التفكر والتدبر والأعجاز العلمي أكثر من ألف آية في كتاب الله عز وجل والمولى عز وجل يقول في كتاب العزيز سنريهم آياتنا في الآكاة وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد ذات مره يعني مقدمه هامه جدا ان احنا والحمد لله نتكلم مع ناس مسلمين ومسلمات الحمد لله ولكن الاعجاز يزيد من الايمان يعني الانسان عشان يستطيع ان يتعبد الى الله سبحانه وتعالى فيعرف حقيقه المولى عز وجل كما قال تعالى في الكتاب العزيز فعلم انه لا اله الا الله لن يقول قل انه لا اله الا الله الحمد لله كلنا نقول لا اله الا الله ولكن كيف نعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله ذات مره دخل الهلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي ويبكي فقال له يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا يكون عبدا شكورا والله لقد نزلت علي اليوم, لقد نزلت علي اليوم ايه ويل لمن, لمن تلاها ولم يتدبرها ثم تلات ايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمن لول الالباب لابد ان نشغل العقول لايات لول الالباب من هم هل هم الذين يصلون ويصومون فقط لا الذين يذكرون الله قياما قياما وقعودا وعلى جنوبهم فقط وهم من أجل هذه الجلسه المباركه ربنا يكرمكم وطبعا ضحيته بالوقت من أجل التفكر في آيات الله وهذا واجب كل مسلم أن يأتي ويتعلم أي علم من العلوم لا اقول أنا في دار العلوم لا أعرف الجيولوجيا لا أعرف الفلك لا أعرف الطب ولا عسل النحل ولا لا أعرفه كيف؟ كيف؟ والعلماء الصادقون رحمهم الله قلنوا يعرفون جميع مجالات الحياة وكانوا متفوقون في مجالات متعدده فلا بد أن تك... يقول علماء المؤمن يطير بجناحين جناحين جناحين احداهما جناح الفكر والاخر جناح الذكر العبادات والصلاه والصيام فالمسلم المؤمن حقا لابد ان يتفكر في ايات الله سبحانه وتعالى أن يتدبر آيات المولى سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن؟ فلا بد أن نقرأ القرآن بتفكر وتدبر حتى نزداد نحن كمسلمين نزداد إيمانا ولو كان في نصيب والإنسان فينا ذهب إلى الغرب أو أخ تقابلت مع أجنبية تريد أن تعرف شيئا عن الإسلام فايه من آيات اللي ممكن تتكلم فيها ممكن تتعرفها إن من من ألف فرقمية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن آيات معجزات يعني على سبيل المثال أنا في الجروج ولا أعرف أن للجبل الذي أراه جبل لا أعرف أن له جزر في الأرض لا أعرف إلا من مائة وعشرين سنة عرفت أن في جزر جزر في الأرض والمرة عزوجل يعني ما أنا لم أجد في أي قاموس جيولوجي أو أي موسوعه امريكيه أو غربي تعريف الجبل أفضل مما عرفه المولى سبحانه وتعالى. فنعم، فالجبل إحنا عرفه عن كتله عظيمة ترتفع عن الأرض. بس بالإنجليزي عرفوا هذا هو التعريف. ولكن المولى عز وجل عرف الجبال. وظيفة ودور قال تعالى في الكتاب العزيز والجبال أوتادك ايه ده يعني؟ الجبال دي هو ها الجبال لها جسور؟ نعم نعم، وهذا ما وضحه أو وضحه الأبحاث المتعددة أن الجبال جسور في باطن الأرض تمتد في داخل الأرض إلى عمر يزيد خمستاشر مرة عن ارتفاعها عن سطح الآرب يعني أنت عندك درس أو سنة في جزء باقي؟ وجزء جزء يغوص أو يغرس في اللسة حتى يكون متثبيت الدرس كذلك الجبال والجبال أو تاتا والمولع عز وجل يقول في كتاب العزيز وألقى في الأرض رواسع رواسع جبال جبال شامخات عاليات رواسي ان تميد بكم من عرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرس الجيولوجيا ان للجبال اوتاد تغوص في باطن الارض لن يعرف ذلك الا اذا كان متصلا بالمولى سبحانه وتعالى ما ينطق عن النوع ان هو الا وحي يوحى هذه المعلومه اللي الغرب قالوا ايه ماونتنز لايك بيجز امبيدد ان ذا ايرث طبعاً ده بالانجليزي بالعربي الجبال كالاوتا تمتد في باطن الأرض ده ايه ده, ده منقوله دي منقوله منقول وكم بقى 120 سنة فقط اذا هذا موضوع كبير لن اتكلم فيه اليوم ولكن امر مر بسريع على بعض الايات نبدا نخص الموضوع ان شاء الله كذلك أحبات الكرام المولى عز وجل عندما يقسم في كتاب العزيز ويقول والارض ذات الصدى انه لقول فصل وما هو بالهزل ده قصر طيب الصدوع دي احنا بندرسها الطلبه ونعرفها بالصدوع اي طالب لا بد ان أعرف بنفس الكلمه اقول الصدع فولكس بالانجليزي بالعربي الصدع والقران يتكلم عن الصدوع اللي هي الأرضية الارضيه ان في الأرض شط وهمر مر سريع فقط لفته لماذا يقسم المولى عز وجل بالارض ذات الصدع الصدع المولى عز وجل لا يقسم الا بعزيز او عظيم في امر عظيم اذا المولى عز وجل يقسم بالامر العظيم طب الصدع هل الصدع له اهميه بهذه العظمه بان يقسم المولى عز وجل بالصدوع هل له اهميه بالصدوع نعم علم جورجيا بيوضح ان للصدوع ليها اهميه كبيره ممكن باذن الله في محاضرات نعرض لكم الصدوع واهميتها ايه ولكن باختصار بي... شديد جدا اقول انه لولا الصدوع لولا الصدوع ما كانت هناك حياه على الارض يبقى اذا عظيم قسم عظيم لولا الصدوع ما كانت هناك حياة أبدا على ظهر الأرض لماذا؟ لأن في الأرض هناك طاقة كامنة شديدة في داخل الأرض لا تخرج هذه الطاقة إلا من خلال الصدوع ولولا الصدوع لانفجرت بنا الكره الأرضية كما اشارت أفترض يا فعلا امتلأت الأرض والأرض طبعا من الكون معلقة في الفضاء يعني و... نبدأ نشوف نشأة ال... ال... الكون كيف نشأ والأرض جزء من الكون ولكن لابد ان أن نتوقف عند هذه الآيات وبإذن لو في فرصة أخرى نوضح ايه يا صدوع وكيف ان الأرض كلها تكون صدع واحد متشابه، ولكن ما يهمني يهموني في هذا الأمر أنه لولا لا ما كانت هناك حياة أبداً على ظهر الأرض لذا يقسم المولى عز وجل والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهاز تعالوا مفروض نقرأ هذه الايات ولا نمر عليها مر القرآن لابد أن نتفكر في هذه الايات المولى عز وجل يوضح في كتاب العزيز أن تحت البحار نار فيقول المولى عز وجل في كتاب العزيز وإذا البحار سجرت سجيرة أي احمقت واشتدت حمأة في نار في باطن الأرض هل هناك نار في داخل البحار وداخل المحيطات؟ نعم الكل يعرف الآن الآن الكل يعرف نرى على التلفاز ان في داخل البحار في براكين بنلها تطلع نار ولا تطفي المياه ولا ما يطفي النار ولكن انظر اخ الكريم اخت الكريمة كيف عرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق وهو لم يركب بحرا ولم يذهب إلى بحر ولم يرى بحر فكيف عالت أن تحت البحر نار وهناك آيات أخرى اعجازيه كبيرة على البحار مرج البحرين يلتقيان وظلمة البحار وأمور كثيرة تحتاج كلها إلى محاضرات أنا أردت أن أشوق حضرتكم أن في هناك آيات عديدة في كتاب الله عز وجل لا بد أن نتوقف عندها وأن نتفكر فيها إذا ارتفعنا من الأرض إلى الجو نرى أن المولى عز وجل بيوضح في آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى عملية تكوين السحب كيف تتحرك هذه السحب من الاسجاء والالتفاف والتراكم الم ترى ان الله يسجي سحابه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله لا بيدخل في فلك امور فلكيه بترتيب ومغامره من أي إنسان إن يقوم بهدايه قوم أو بنظرية وكلها يعني مغمرة إلا إذا كان متصلا بالله وواسط أن هذه المعلومة سليمة مئة بالمئة لأنه متصل بالمولى سبحانه وتعالى الإسجاء أن السحب تتحرك حركه بطيئة ثم يحبس ائتلاف ثم تراكم ثم يخرج الوضع فترى الوضع يخرج من خلاله لو هناك تغيير في كلمة واحدة المعلومة خطأ يعني لو كان التراكم قبل الإسجاب قبل أو العكس أو العكس بالعكس كله كل خطأ ولكن أن تكون بيزير الدقه الازجاء والائتلاف والتراكم حتى نزول المطر، هذا جاز. أعجاز من نبي أمي صلى الله عليه وسلم والاميه هي عظمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اعجاز لانه لو قلنا ان كان عالم في الجيولوجيا ما عارف ده متخصص في الجيولوجيا بيقرا او عالم في الفلك دا متخصص ولكن ان يكون نبي اميه هي عظمه و... واعجاز إلهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنيات بهذه المعجزات طبعا الفلك ونجأة الكون هناك آيات عديدة في كتاب الله عز وجل يتكلم عن النجوم والشمس والقمر والأميب تكوين هذا الكون ونتوقف عند آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى استمع أهل الكريم وأهل الكريم يقول المولى عز وجل أولا يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون يعني هنا لو نظرنا الى هذه الايه نجد ان الآية تتحدث عن الرق والفتق ان السماوات والارض أصل التكوين لنمو السلاوات والأرض كانت رطقاً، كانت نسيجاً واحدة. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ حدث لهما فقط ونحن يمكن بنسمع في الغرب وكان أول في البدايه في بداية يقولون أن هذا الكون كون ثابت لا يتحرك. الكون نعم في القرن السبع عشر وكان جاليليو لما قال ان الارض بتتحرك قتلوه يعني مش محدش ممكن محدش يتكلم يقول ان الكون بيتحرك ابدا فالعالم الغربي في القرن السابع عشر كانوا يعني يعتقدون ان الكون ثابت ولا يتحرك ولكن المولى عز وجل وضح لنا في ايات عديده أن هناك حركة كل في فلك يسبحون والتكوين أو بداية الخلق بداية تكوين الكون كلنا بنعرف أن علماء الغرب يوضحوا أن هناك نظرية تسمى الانفجار الكوني الانفجار الكوني بس اسمعوا شو ما ماذا ما ما تقول هذه النظرية أن تصبحوا لحد تكوين الارض والسماوات وكل كواكب ان كان كل ذلك عباره عن جسم واحد جسد واحد كتله واحده ولكن بكثافه وطاقه لا يتخيلها بشر لا يتخيل اي انسان ثم حدث الانفجار العظيم نحن طبعا كمسلمين بنختلف على كلمه الانفجار بالفعل لا نؤمن بالانفجار لان في اي انفجار عمليه تشتيت بنلاقي في اماكن مشتته وهنا انفجار لكن المولى عز وجل اولا النظريه اللي اتفق عليها العالم اجمع ان السماوات والارض كانت نسيجا واحدة. هنا الاعجاز ما فيش اختلاف إلى اليوم إلى هذه اللحظة أن أصل السماوات والأرض كانت نسيجا واحدة. ثم حدث ثم حدث الفتح. والمولع عز يقول في كتاب العزيز اولا يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رقماً كانت نسيجا واحدا ماذا حدث ففتقناهما طيب السؤال لحضراتكم لماذا ذكر المولى عز وجل في بدايه الايه الذين كفروا اولم يرى الذين هم ايه؟ هيا يكتشفوها، فتخلق الله بالفعل هم الذين رأوا الكون، وإحنا شفنا يعني المحاكاة اللي فعل الغرب على إلى اليوم في العامس الماضي في مارس في 11 مارس 2010 كيف كانوا يفعلون محاكاة للكون في فرق بين فرنسا وسويسرا عملوا زي ما فعل. نوع في باطن الأرض حتى يقوموا بعمل محاكاة لعملية الانفجار التوارد هل رأى الذين كفروا هذه الحقيقة الآن؟ نأي الآن لا يوجد أي اختلاف على أن أصل الكون كان نسيجا واحدا. ثم حدث الفط بعد ذلك طيب رفعيل أقرس صف العالم أجمع أن النسيج كان نسيجا واحدا ثم حدث الانفجار العظيم الذي يسمونه الانفجار العظيم للكون وطبعا هذه الحقيقة الإسلام أو او أو في القرآن المولى عز وجل وضح أن أصل الكون كان عبارة عن نسيج واحد ثم حدث الفطر أعظم من الانفجار لأن الفض يبين إن انتشار الكواكب والحرقة التي حدثت الجديدة كانت بانتظام وبتحكم إداري شديد. طيب إحنا عايزين نشوف فيلم كده يوضح لنا عملية الانفجار عايز الفين بالتسعة. الفين. صعب. صعب ولا الفين؟ الافين. هات المظارف الناس. في عدد المحاضره <تصفيق> ايه انزل اه اللغه الثانيه اه طيب ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه على طبعا ده بيوضح لنا عمليه الانفجار الكوني لان السماوات والارض كلها كانت عباره عن جسم واحد ثم حدث هذا الانجار وطبعا مرتبط تماما مع كتاب الله عز وجل ان نسيج الكون كان نسيجا واحدا ولكن بطاقه وكساته لا تنسجل من سنه لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رطقا تتقناهما فعلا بالكامل راى الذين كفروا هذه الحقيقة وعرفوا أن السماوات والارض كانت نسيجا واحدا ثم حدث الفرق الفرق او كما قالوا للفجار العظيم ولكن بعد ذلك سوف يكتشفون هذه الفقر يعني إحنا وده وهذا في ضغطنا نحن نبتلين الآن أن نبحث في موضوع الفقر موضوع الفقر هما من العظيم والانتاج العظيم لا يمكن ابدا أن يكون كوني بهذه دقة وهذا النظام العظيم الدقيق إلا بالحق من المولى عز وجل أما إذا كان عندك أي انفجار يعني لو عملنا أي بومب أي أو أي فجر هلاقي فيه عبارة عن تحرك عشوائي أما أن يكون تحرك طبعاً لديه تحرك النجوم والكواكب وزياد الكون وتوسعه يعني بمعنى وإنما نموسعون لو عندنا شكل بالون بالونة هذه بالونة طبعاً هنا واضح الفجر ده انتاج في نواح متعددة وفي أشكال متعددة لا يتبين أبدا الدقة الموجودة في هذا الامر فطبعا هي نظرية الانفجار هي نظرية خطأ إلى الآن والبديل البديل لهذه النظرية هي الفتح أو يكون معنا الفتح العظيم لأن الفتح الفتح أشد وأقوى من الانفجار من الانفجار ولاين بالانتظام شديد ومدقة عظيمة من المولى سبحانه وتعالى طبعا هذا في فيه حال الكلام مثل الآيات لكن أبتت في هذا القدر في هذا العرق لكي لا يشتغل للسرق 1929 إنتائة الخفاء الكظهر وأركم أن الكون هو عبارة عن أصل نسيب واحد أما المولى عز وجل عندما يقول في كتاب العزيز والسماء بينيناها بأي وإنا لنوسعون يعني آية واضحة تماماً أن السماوات في هناك اتساع هل هذه حقيقة علمية؟ نعم هذه كذلك الحقيقة علمية بتوضح أو ماء برض يوضحون ألا الكون في اتساع متزايد يبدأ كما ذكرنا وضعنا هناك فتال وهناك عبارة عن أن السنوات والأرض من بيبقى. بيبقى حركة منتظمة. حركة منتظمة. في كندا نسيجاً واحداً ثم حدث الانتجار العصير يدعى الانتجار بيضوحينها الجوارد والنجوم ولكن حركة منتصمة حركة منتصمة وطعنا شكراً لكن أي أمر أو أي شيء يزيد لابد أن يكون هنا هالك لابد أن يكون هنا هالك يعيشون كالتون هيبدا يتسع كمان هاي أبدا. ابدا ولكن لابد ان ياكي عليه ويوقف هذا الاتساع اللي هو احنا اللي سمينه ايه؟ يوم القيامه يوم نقل السماء خطني السجل بالكتب يبدا يتلق. يرفع تاني هذا التمكن وهذا الرزيز ياخذ من قنوط في الصفر لكن أحد شر الخيال لي شكل الرمل الكبير، طبعاً شكل هذا النسيج يعني ما هو كثافة وضارة في هذه النقطة في هذه النقطة لا يتخيل الإنسان لا الخيال فبدأ البرجام أو بدأ الرمل بتحلل واتساع والرمل على جل يقول في كتابه.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 في ستة ايام طيب فيها اخرى بدأت بالتفصيل عملية الخلق. هناك خلق البرد في يومين ثم اصلاح الارض في يومين ثم تسوية سبع سنوات في يومين طبعاً برع هذا اشياء كان قادر أن يدخل كل هذه الأشياء في لحظة واحدة أقدر قبل أن يكون بهذا قال تعالى في الكتاب العزيز كن ايم نذر لا خلق باللزم في الارضينين الا حل الله تم في يوم وان علمنا ان ذلك العالمين وجعل فيها الرأس. الرأس Wszystkie nie سلسله الساعه شيء عصير يوم ترونها تذهب كل موجعه عما ثم يبدا بعد ذلك الانهيار الكوني متى الله اعلم يسال لك عن الساعه اياما او ساعه فيما امنت من ذكرها الى ربك كلها الايات والاخرى ولاجموع عند ايدك عند ربك لا احد يعرف متى تكون الساعه ولكن الكون يتسع باستمرار ثم سوف ياتي عليه اليوم كما قال تعالى يوم نضم السماء فطيب السجل للكتب يبدا هذا اليوم ويعود كما كان والايه جاءت كما بدانا اول خلق معين كما بدأنا أول خلق والولانات قلنا في طبعا افلام عديده هذا الامر واضح ان الكون سوف يصل عليه لحظه معينه ويتوقف عند اللساعه ويتوقف عند التمدد ثم يعود الى نقطه البدايه مره اخرى كما قال المولى عز وجل في كتاب العزيز يوم نخل السماء ضي السجد للقطر خلاص كما بدانا اول خلق الكون واعتن علينا الا كنا فاعلين. عيننا بهذا القدر وأسأل اسال مولاي سبحانه وتعالى ان يكون في هذا القدر الكفايه وجميع لجميع عميل الناس عريضا نطلب بكم في محاضره اكبر واعددت اكبر منكم ان شاء الله نتمنى اذا كنت تواصل علي موضيح الحقوق العلمية التي ذكرها المولى عز وجل في كتاب العزيز جزاك الله خير على حسن السبناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في انتصار ومساعد الله برسالك عمد السلام عليكم برحمة يا الله عز وجل يعني نستجل يعني ماذا هي اليوم, مع... دولة حول نفسها. حول نفسها. ال... اليوم هو مدار الأرض حول نفسها 24 ساعه حول... اه اتقوم لكم بعض فكيف يعني تفسير اليوم يعني مثلا الأرض ارض يومين فكيف لم تكن خطط حسب اليوم برضو <تصفيق> طبعا من الناس ورا عن... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تقدير اليوم عند المولى سبحانه وتعالى الله يعلم ويعلم مقدار هذا اليوم ولكن في آيات متعودة أن اليوم تعالى لا يقدر 24 وعشرين ساعة كما نعرفه وأنا لا أستطيع أن أحدد ما مقدار اليوم الذي يخلقه في الأرض في إخوة بعض لي أفحص أنا عارف كم تا بيحدد أيام الضبط أنا برفض الأفحص اللي بيحدد اليوم اللي يع... ما لأحد لا يعرف للي جاي آخر وأن يوم من عند ربته بألف سنة مما تعودون على زل وبين المفرة واضح أن اليوم ليس كما نتخيل أن اليوم 24 ساعة كذلك الكون عند البداية لم يكن 24 ساعة كما هو الآن ولكن كان في تغيير الوقت وكذلك هناك كواكب اليوم عندها أربع ساعات يوم كامل أو 6 ساعات أو نصف ساعة وكوكب 24 ساعة فلا نستطيع أن نحدد بدقة اليوم الذي قلبه في الأرض لا أصدق ولا ولا ولم يستطيع أحد الحديد، ولكن هو طبعا علميا وجوجياً حدد الكون منذ خلق بأربعة عشر مليار سنة عشر مليار سنة منذ أن يعني حدث عمليه الفطر والأرض ولكن طبعا كلها قدمة التخميرية أحيان أعلمين، كانت الأجاز لابد أن عن حقيقة علمية أصل الحقيقة أن السماوات والأرض كانت رفتاً معاً، كانت رفتاً فحاجة فحدث معاً على صفات وانتجاد التورو والكساب التور ولكن لا نصدق المجزء بقدار اليوم اللازم بقدر في المجلس الحمد للوحيد في أحد من سأل سؤال عايز اقول لكم على هاك انا عندي يوم السبت الجاي لإسم الله في الصحة والجماد الليل انا كنت بتكلم في الاعجاز فقلت قلت ثلاثة وفقل للبعض تانية على فكرة فممكن نقدر العالف يسمع يتابعنا هيسمع هي ايه هي ما نعمل لكم حاضرة تانية على اساس الوقت انما ما كانش يوراكم قادة انا, أنا عاملين بالنسبة في سؤال تاني بالنسبة للعسل هل كل الماء العسل واحدة من حيث عملية الجودة هي مختلفة الواحد من الثاني، ولكن انواع العسل كلها زاد ما حمل كلها تركها هيبقى التركيب واحد نسبه السكريات ستة وسبعين في المية. من 16 في 20 في بعض الأمور الأمورية هي التي فيها الألال شفاع المتباكة العسل يجب أن طبعاً ولكن عشان لازم في المعارض. مش إن الواحد يبدأ يتكلم على كل حاجة إلا اللي هي في الاخ او اختي تحدثت عن الفرق بين السكن والمنزل وقلتم ان السكن هو الذي يكون فيه رجال البيت لا يكون في رجال في عن في فيه رجال كيف ذلك الله يقول العنكبوت السويس الصالح فنحتون من الجدار بيوتا فارغين لا ولا النصف للبيت نفسه مش للعين مش, مش, مش للنعبيت فيه احنا هم قلنا اول من البيوت العنكبوت البيت اللي عايش فيه مراقب العنكبوت البيت الانثى اللي هي الكالوزا وهدفك كله انا عشان هي تريش فهو اول البيوت على فكره لانه في خراف بالنسبة بيوت النحل هو بيت لان الام هي اللي قاعده والذكور بتكن في الثان انما اهل النحل هم كانوا برضو من ناحيه انهم ناس ما برضو برضه كانوا بيطولوا المباني ويعملوا مصانع فيها بيصنعوا كان بيحترموا كل حته وهم عابين فالناس اللي بيعملوا قرارات لا يمكن ان كل واحد ساكت كانوا ناس فتريه مخططين بقى لكم فهنا تعمل ان هي ماشيه وكل شيء فيها وتنفع طيب بالنسبه عايزين سلوك المعنى سلوك المع كل واحده من المع بتلعب دور ثاني في الحياه وبتبدا من بناء والحكم وبعدين في واحده بتخرب تحدد المكان كل حواجا في فيه الفته ال800 وبعد كده يبداوا كل شيء معاهم هما على زمان ما ومع الشمس ومع مع حركه الشمس وما هما كانوا يتكلموا ويعملوا لغه من النعس لغة لغه من واحد طلع على راجل طول قاعد يشتغل فيها 29 سنه عشان يفك رؤوس ازاي اهل التكاز ده بتحدد بناف فوق ولا تحت بيحدد الشمس اللي هي فوق هتبقى شمال ولا جنوب عشان تخلي اخواتها دولو يمشوا طيب وجدوا ان خطوط الطول او الشمس بتتحرك طيب اذا الشمس بتتحرك كل ربع ساعه جاي طيب المثل اللي قالوا التوابل متاكل جنوب ف ان شاء الله هيكون ولذلك كل معظمه هي بتغير حركه الشغل عشان لو عارف عليها إن مش هتشغلش مش شغال الموضوع يعني ممكن خالص طيب لو واقع وان ده نعمل اعمار بس عشان ما مننا ها والله انا هوريكم يمكن لو الدكتور احمد بعد اذنك احط السي دي نورلهم هي بعض ايه العسل بيعمل ايه في العلاج وتشوفوا صور يا اما ابتدائوا ما تروحهوش ها تشوفوا المشاكل بتتحل ازاي ونبقى عاملينها ندوة مجمعه بعد كده تتفرجوا على حاجات كتيره عشان يبقى ايه تستفيدوا انما كده قاعدين ناخد حته وحته وحته لان انا طبعا قعدت استرسلت في حاجات عشان ايه ما فيش ده تشوف فدخلنا كذا حته لان انا عشان الواحد يقولك بقى الكلام يمشي ازاي اللي أحدث احدث محاضرة في دكتوراه الاجاز العاشر في اسطنبول كان مطرح مع الحديد معانا وكان شغله يعني حاجه جميله على بعض حاجات كده لعلنا عامه واسره نكرمنا الكريم بسم الله الرحمن مشكلة في حرب طبسة مش عارف؟ مش, عارف؟ مش, عارف؟ مش عارف؟ فنبدأ نضغط من الجهاز التاوى نضغط الجهاز التاوى عشان نرى ايه <تصفيق> <طيبة. تصفيق> <صحيح> <تصفيق> <تسع تصفيق> دليل البراءة <تصفيق> دليل البراءة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شوفوا ها عيسى الخليطة المحف كلام من ده. وده هم انها تبقى معرض تاني على اذن عشان نجي. قال الواحد ايش هم حاجة ساعة تاني من خلال الواحد الواقز من هنا هو ان صلى الله عليه وسلم على فكرة. قال عليكم مش تقامل حصل وقت وقام. وبعد كده بتعرفين الحديث الجميل اللي كلنا حفزين. في النهاية طوله عارجوا بطن مستقلقة بطن. انا ابحق سعيدني من خضر. جاء قال لو بطن بيشتكي بطن اخيه. فقاله ايه? ايه سي عسل فجاله ثاني يوم ما زادت المسقطرات يعني عمل له اسهال زياده قال الله وكذب الفطره فيه لأن الله سبحانه على فكرة دي المذكرة التفصيلية إيه؟ أهل الجنة لا يغرضون يغرضون ولذلك دي المذكرة التفصيلية لما هو الله وكذب يعني هو فيه شفاء للناس. فهو الاستدلال عكسي. لان القرآن مجاشي العسل شفاء. انما هي من المذكرة التفصيلية من قول الحديد المصطفى مصطفى صلى الله عليه وسلم. اسفية عسل وانتبال. شوفوا بقى الاعجب من كده. حديث ثاني من قبل سعيد الخضل برضو. جاله واحد قال له عالبة بطنة. طبعا انتو اهل اللغة. استطلخ يعني ايه? بطن نشرة. عنده انسان عالي بقى يعني عنده انتفاخ و انسان وقال له, له صدق الله كذا ببطن واحد هل حضراتكم عارفين بقى الاسهال والانسان الاسهال عكس الامساك مش كده؟ لو خدنا دواء في الاسهال يربط البطن مش كده؟ ولو خدنا في الامساك يبقى هيخلوا البطن مشي وهل يوجد هناك موقع على علاج يعالج مرضين او عرضين متضادين فهو في العسل على فكره في الضغط المرتفع وضغط المنخفض المناعة الخايبه والمناعه القويه بيشتغل في ده الاثنين عكس بعض وليه لانه سبحان الله عطى في كل المنتجات مواد فعاله كثيره كل واحده بتشتغل بطريقه وهذه المواد بتشتغل ليه لان الجسم بيشتغل مع الناقص مش بيشتغل مع الزاد هاخد بكم مسك صغير كده الأمهات اللي هي عندها دليل الطفله اللي هي الحوامل هل العيل الصغير ده بياكل من بره ولا بياكل قسرا عن امه ومن عظمها ومن كل المكونات ولذلك بقى ايه تبقى بعد ما تخلص ولادة تبقى عامله مفترسة وتاكل ذراع جوزها زي ما نقول وهي فعلا كانت ذراع جوزها انتوا مش عارفين دي عارفين المثل ان دول كانوا ذراع جوزها دي حقيقي لان الست وهي بتطلق بتبقى عايزه حاجه تعض عليه فهي اعلى جنب جوزها وهي عندها نقص من البروتين عالي فهي اللي تعض فيه هذا الصلاحم على الفريش ده فعلا كلام بس ده ده مش مثل ده دي حقيقه لا. ليه النقص اللي عندها يبقى اذا جسمنا بيشتغل كالمراوح لو انا جسم ناقص فيه حاجه هياخدها نقص عن اي حد ياخدها من العظم ياخدها من هنا من هنا من هنا ولازم محدش شاف مرة وهو ماشي كده قطفه قاعده بتاكل حشيش بتاع البرسيم ولا الحشيش اللي في الارض ما حدش شاف حيوان مش قاعد يلقى السلطه شفتوها دي بيلحس العرق في الريقه زي ما عملنا هو عنده نقص ادلاء هي رايكم بقى لما بتاكل حشيش او برسيم او اي حاجه معناه انها عندها نقص ايه فيتامينات شوفوا بقى ان الله سبحانه وتعالى اعطى كل كائن كيف يت... يمشي في الحياة ويختار ما يقعها لما يبقى عالم ناقص هلوك يأخذ بسط المعام اي حاجة فهي نفس التكالية المواد الفعالة الكتيرة اللي في العسل او في منتجات المواد... النحل لما يبقى في حاجة ناقصة في الجسم هيأخذها هي ولذلك العسل على فكرة عند الرجالة بيشتغل بطريقة وعند السفات بتشتغل بطريقة ولذلك عملوا شعر العسل ما تكون شعر العسل؟ ها؟ ده من العسل انت مش آه مش واضح هو قاعد معاها سعيد لا ده هو العسل عشان عند الرجاله بيشتغل بيطلع حاجه اسمه اندروجين لايك اكشن يعني بيشتغل بتفاعل مع الهرمونات الذكريه فيخلي الراجل يستمتع بالحكاية دي وعند الست اسمها استرادول لايك اكشن يشتغل عند الست برضه يحسن لها الرغبه التناسليه والنسيه طيب فايله والبنت لسه اول يوم بيتقابلوا بعض طبعا الكلام ده دلوقتي الستات والرجال عارفين بعض وبيشوفوا بعض انما كان زمان ما تشخش ولا يوم الضخ وكانوا يطخوا له مفصل هبلغه كده صح ولا لا بياخدوا العسل يقوم يحسن البدوء النفسي عندنا ويحسن الكفاءة التماثولية لاتنين مقرار فيبدأ يخلوهم بشار عسل ونزل في العرف الى الان لو واحد واحد سأل لأهرة الدولار في المعليين والدولار حطين العسل في قط النور في الدولار وما يقررش العيال على فكرة عشان هو يقول عيباد لي يجدينوا الطاقة والراحة عصبية وبتصير احنا نجد له العيال صويرة عشان اللي عندهم كل ده ايراني وميخفز عايزين الناب... الناس عايزه تنام كويس بدل ما يشرب دبدة يشرب عسل يقوم ايه إيه ايه يعني ي... ي... يبقى اذا كل هذه الاشياء فيها مواد فعاله دوائيه وبتشتغل بصوره جميله جدا وطبعا مملكه النحله هي على فكرة عشان تشوفوها اللي ما شافش نحله قبل كده حد شاف نحله هو بيقرص بس اه منه بس على فكره شوف اللي فوق خالص كبيرة طول ملت. الصفرة العلوة شايفانا الصفرة هاتي لها على الينوة العشمالها بالشاي ايوة هي دي اه ها كبيرة دي دي الملكة الكوبي. اللي هو اللي تحتاج شغال شوف البكر قام بشوري ازاي وحش ها وحش على فكرة في الزكر زي ما بقول لكم هو له ثمان كيلوثمات بس لو واحد منكو جدع بقى يستلهم حاجه في الكره هنا المتلقد قدره الله سبحانه وتعالى ده بيجي بدون تلقيح الذكر بيجي في النحل بدون تلقيح نعم الملكه هي اللي بتبيض بتجيب الكيل لما هي مع احنا قلنا الذكر بيلقحها مره واحده طول عمرها ثلاث سنين يقعد ثلاث سنين تقعد تحط البيض الملقح بمزجها يطلع يا يا شغال والغير مبتح يطلع بالذكور فدي آية من إعجاز ربنا لو أنت بس كده في الكون هتلاقي عملها هو في النمل والنحل يعمل الحكايه يطلع الذكر من غير من قم بس من مش من من أب وقم حلو ولذلك هو ديكا قوي شوف هو طلع بقى جسمه هو جسمه جين هتشكلها لو أنا كده سنبتي انما التنعي ايه عسل عشان هو وقوه التنفس بتاعته عليا لان احنا قلنا بتطلع لفوقه قوي والذكور بتوع ايه الخلايا كلها بتجري وراها عشان يوصلهم للهاليات العسل دي ماده غذائيه طبعا ولها خواص كتير اتركبها موجود فيها اداء ايه اللي هو عشان الاختنا الفقيره اللي كانت بتقول الاعسال وجودتها شوف الاعسال كلها الميه هتبقى ايه 18 من 16 في 20% يعني متوسط 18 سكر فواكه اللي هو الفركتوز بيبقى 53 ل 9 الجلوكوز بيبقى من 20 من 24% عندنا بقى شوية في استروز الحاجات الكبيرة رأى مواد بروتينية يعني كل دولة لما نجمعهم هنلاقيهم 76% وسبعين في المية والمية عشرين في المية. وبعدين عندنا مواد بروتينية ثلاثة من عشرة في المية من بعشرة في المية مع من عشرة في المية دول هيبقى فاضل ثلاثة ستة أربعين في المية. المية دول هم الدواء. ما يهمني كل الأبلع والسكريات والكلام مني، إنما الدواء والاختلاف يبقى عسل ورق في ثلاثة وستة معشر، عسل السدر في ثلاثة وستة كل انواع الدنيا كلها، ولكن الاختلاف بينهم اختلاف بيني صغير، في عندهم الاملاح المعدنية كلها اللي احنا محتاجينها عن وثلاثين عنصر، الجسم محتاج 16 هي فيها عن وثلاثين عنصر، فيها الكبير والصغير. حتى فيها يورانيوم اقنا اليورانيوم ماده مشعه وتتضمن برضه دي ماده مشعه وسترونشيوم دي ماده مشعه كل ده بس بيسموها بالفيرميسبل ليميت يعني الفاجه اللي مسموح بيها وهي بتلعب دور بتموت البكتيريا فيها برضه المواد المشعه بتعقم العسل والزيت ما بيحماطش ما بيبوظش شوفوا يعني معظمه ربنا حاطط كل حاجه والاملاح المعدنيه دي بتخش في الانزيمات بتاعتنا في الجسم وتحسن القلويه والحموضه بتاع الجسم ودي تغسل الكلى بتخلي الكلى تطلع الصبح لو نشفت وده سنه للحبيب صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل مخففا بالماء وده علمنا عليها بقوس لانها بتقتل البكتيريا وبتطرد المضادات الحيويه هل ده كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عالم في هذا الشئ تعالوا بقى نتكلم بقى حاجه جميله جدا سيدنا موسى كان عصره عصر علم تعقميه محدش قال في العسل بس منتجات النحل فيها شفاء للناس سيدنا عيسى عليه السلام كان الملقب بالمعلم يعني فضيل لان هو قال جبري الاثمه والابغى صحيح يالموت شوف بقى اعلى مرتبه يحيي الموت باذن الله يخلي الواحد ما يحيي وده دي خدمه ها ولم ياتي في كتابه الا 40 مره في العسل يقول كلامه زي العسل وهديه من كذا وكذا ويتحرق زي الشمعه وفي 40 مره ولم ينسخ الا في المعجزه الخالده في القرآن الكريم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو النبي الامي صلى الله عليه وسلم في الكتاب المعجزه فيه شفاء للناس وهو ليس بطبيب ولكن جعله الله ايه وعبرة. حقا اهل ما فيش كلاه، الثاني أهل الطب ما فيش كلاه، ومع ذلك في الكتابين ما جاش كلا إله واحد يقول سيدنا ما يحمل من يجوب البراري ويأكل العسل وبرضه البري، ده اكل الأخر. الثاني هو الهدية، الثالث الثالث قال المهجة الخاللة شفاء للناس. فيها الفيتامينات كلها والكلات التي تفعلها فيها الإنزيمات كلها التي تشتغل في الجسم مش عايز أعطي لكم الإنزيمات الأميريز والإمارتيز والكاتاليز وكل اللاييز والكستاتيز بيحتوى على أحماض الأحماض الأميرية الإنزيمات 222 عام الأميري لا يوجد في كل الأك لما يوجد في العزل بس يجيب الناقص والزال اللي هو المحضر الجسم اللي المحضر للجسم اللي عنا عادلها في حاجات يسموها السنشة المحضر السنشة ضروري وغير ضروري حاجات اللي نحضرها من الحاج وحاجات باسمينها اللي نتكون ولكن العسل تحبوله القحفة 22 عام أميني جولا تشتغل فيها جنوب فيها مضادات حيوية شوف اوه يعمل ايه العسل في اعلام لإيه؟ لإيه؟ ده والتنفس والرمين في الرام وفي التناثول وفي امراض كده. الجلدين وفي تضميد الجراحي وفي انحلال الأنام وفي كل اللي يأخذ وبينزم عملية التبرز لما هو قد يستطيع خبطن معاربة بطن بيغسر لنا الجسم بيلوهم مضطار فأل الزم ليه النمو ويمددد للأكسادة ويمددد البكتيريا ويمددد للباليكساد بيأو الكابل لقرحه الطراش للقرح العادية بيحفظ المكسابة لها العظمة يعني ايه العظمة دي بعد كده شوفوا لو انا احنا بقى تشوفوا اول صوره على اليمين دي واحد على 20 اسم القدم السكري خلاص اللي بعدها بعد ثلاث صور شكله الرفع بتاع اللي هي ثانيه واحده فوق دي ده إيه؟ بعد ده بعد القدم <تصفيق> دي, دي. اللي لنا الناس اللي طع صوبها طع وده يطلع من السكر سكر العين هنا شو مربع بيتور شو لما قاعد لا شكراء وبعد ال 12 شخص البيض اللي ريح ده ان شاء الله يقع بيدفع عليها ده من قلبه اللي خلفه عشان يخلصه الله يحمي شو هنا شوفوا لو في العين الحلة دي دول دول غنم ده كانت معجب ابن الواحد اللي احنا حاطينه المنها اللي عنده بيلعب بجد عارفين الجد حتى الخشب ناشف بيلعب بيلعب مع خامه ومدخله في العين شايفين العين شكلها ايه شايفين الدم في العين فوق ثاني واحده ها شايفين الورك هيظهر المدرسه كان ممكن ولكن هذا المكان يجب ان نتحدث عنه بعد خمس ايام بعد سبع شكلها شوفوا لي اللي من تقدر شوفوا شكلها مصاريفها اول يوم زي على خمس دي زي طيب زي ما ده لك بكتبوك عيني بقى مرضي اذا انا عالنبي عالنبي عالنبي عالنبي عالنبي عالنبي عالنبي شاكتين العين شاكتا بالحيطة الويلة اللي بتاعين دي بيكسط الهناية بتاعت العين وده شو عمل احيانا شاكتها ازاي؟ ده بعد ثلاث دي اياه طي ازاي لما تحط علينا عساني؟ شاكتل العين دي ويقوم عين مبارية ومعين مبروعة اعلم بطلعة عسلت طي دي فلان دي وباية المعمل عندي كنت بجيب مصمار 10 سم مسمار 10 سم واحرقوا لما يحمروا وهم هيرفعوا على العين خلاص ما يعمل الشتاء كل الكوباء كل تختمر العسل من اللي بيختمر بسرعه شوفوا شكل لان احنا شايف في الطبقه ازاي شوفوا بعد لما خلصت ده برضو عشان تنين الحكاية طبعا هذا الولد اللي هو يبي يتأمله عشان يطلع بطل ها الولد ده كان عمده بطل طبيعي شجعه لما قصروا إياه ومعاصروا عليه لما لما تعالج بالعقل بيبيع ها اللي هي دي دي القديمة طيب هنا ربط لما عملت زماله ضع اللي هي العلوم بس بس غير سعيه بعد العلاج شوف صوره الدم هي اللي سموها في البرجه هنا بعد الزفاف خمسه او اللعوب هذا شوف هنا تخينه مليانه زائد شايفينها ولا مشاكلهاش طبعا انا ارجع عليكم ولا مش إيه البنت حلو ايه رايكم هالبنت الامم الحلوه دي البنت دي كانت في كيزة. حلق وبين دخوا واحد صعب عارفين شبع صعب نحب الراحة شبع صعب نشوف الشوارع تليها بذلك وبين طويق كده مدخل والعيلة دي يقول لها دول دي فضي لايانه همهو بتجايز وواحد حلو اولا نقع في جماله من يشرب سجارة كلها بدا كله كله. وهو ما جاي يومه وهو ما يعماش همهو بشتارة يوضع السجارة كده ده بتديد كله بالعيلة كلها بحاجة في, طيب. بعد إيه؟ 15 يوم في الرجل يجب شوك الشاكة كلاكة شاكة إبراحة طيب الرجلها شكلها ايه بعد ايه خمستاشر يوم بتحطر عصب الرجل عشان اضعها يوشها عشان ما, ما يصحش أنا تاني عايزين. يعني الرجل هنا الشاكة تبقينها او شوفوا هنا طول البيت دي الاخره على العضل على المفاصل هو بلسه في العين بيتحط في العين ولا بيشرب بيتحط في العين الشرب بيتحط في العين انتوا يا جماعه انا امبارح كان عندي هنا هو فسفوسه اهي حطيت عليها عسل الصبره واحده لا والله ها لو حد يبص هنا بس مش عايز حد يصورني عشان ما افتحش باب الاجازه يعني اذن كل الحاجات ده هي بيت ان التركيب العسل نعرف صفاته نعرف شكله بيعمل ايه وده بيفتح مجال للناس ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل مصفى بالميه فبالتالي احنا عملنا تجربه جميله مره عملتها انها بتوضع عسل وكان ده في المؤتمر الفاهي في الكويت فجبنا الاجهزه المعقده في جهاز بيقيش شوف انت عامل ارض زبه فيها مدارات المدارات دي فيها الكترونات الالكترون ده بيطلع منها فالجهاز ده بيصور الالكترون ده بيطلع بتاع الاكسجين امتى يطلع الاكسجين نفسه وجبنا العسل وشفناه واسناه كل ما نخففه نشوف مضادات الاكسده بتاعته فيها قد ايه ونبدا نقيس لهذا الجهاز عشان لما نروح نقول لواحد توازن عام الكلام ده يقول لك الكلام ده ما ننفعش لا احنا بيقول له ده النبي التاعي يقول لانا مرة كنت رفع من الطمق اليقان والله ويقول لهم ان نبي المسلمين نهى عن قتل النحل للاهمية الطبية والغزائية والزراعية ينو بيلقح النباتات للغذاء بيجيين الغذاء للطب بيعاني ما ربطش اقول النبي التاعي لان انا ده بقى تكلم ناس مجيين وناس علماء فلازم ابقى ايه بتكلم بحيادية فكلهم والله سبب المؤتمر كل يوم يسالوني انني اقول هذا الكلام لانه هما هو, هو انت بتكلم علم مش بتكلم بنفسك على الشارع نفس الكلام مره تانية رحت كندا بدا المحاضره رب الافتتاحيه وان شاء الله في الشهر التاسع ذا هروح اقول في محاضره الافتتاحيه في الارجنتين واقول نفس الكلام فبقول لهم ايه ان هناك في نهايه الكول طريقين حد عرفت الطريقين طيب تو النار او تو ذا باراديس الجنه فيها واحد من هذه الانهار عسل ومصاقل كلهم قالوا ايه لا كلهم ده او نص في اله من القران كل واحد يقول لي الكلام ده اللي ندي العلم من لاهل العلم مش اولا هذا ما بالارض الاجازه الايه القران رسمها ما هو الا تثليث للمؤمنين ما هم يعني لما اقول لك ان صلى الله عليه وسلم كذا ا ربنا وعاتهم تكذب او لا حتى ولو كان كذب مش هتعرضه انما الخواجة ما يقولوش يقول لك هات دليل ملموس هاتلي حاجه امسكها فلما تيجي كله زي ما قلت لكم ان التهمه نظفت بتاعه لما بيقول اللي على المحال ياخد دولار الفلاح ياخد كم؟ خمسين دولار قوله تعالى حبيبي من اللي عمل الشغلانة دي؟ النحل اللي لطلح النحل ده تقول ايه؟ ربنا هو اللي عمله فاكولي من كل الثمرات التمارات فاسلوكي سودة وربي بيقولها هي وخدت طريقها عملت التلقيق مش كده؟ يبقى اذا ما الراجل اللي كان باقي يقول كده لما الراجل خد تسع عشرين سنة عشان يقول لغة النحل ان هو يشتغل وهو ربنا يقول فاسلكي سبل الورد زولك ازاي نشات ازاي تكلمت ازاي عمل لغه النحف ها يبقى اذا القضيه دي مع اهل الاب فجينا قمنا بالمواد اللي الاكسد فتشوف بعد اكسجين الاوربت يطلع الزهره او الالكترون من الزهره ويطلع الجهاز بيقيسه على واحد من 25 وعشرين من الثانيه ازاي زوالي ارثنتو ثانيه بتشوف اد ايه الاكسجين طالع ويقسوا لك وبعد كل ثانيتين لغاية ما تتخلص 25 سنة من واحد على 25 سنة لـ 25 سنة وتشوف كل ما تقدر منطلئ الاكسده تباها لما بيطلع اكسجين كتير فتبدأ تقيس بكل هذا كل ما يتخفف ويزايف الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيخفف قلنا طيب بيشوفوا هذي نقطة الميكروبات اللي لا فعملنا تجربة في المعمل وجبنا جبنا شوية ميكروبات جاية معنده للأدوية يعني لا تعال وجبنا هذه الميكروبات وبدأنا نزرعها ثمث ميكروبات وبدأنا نعملها على أنواع عسل مختلف، ثمان أنواع عسل عندك عسل مثلا زي الأطمو والسمسل وكسبارة والبرسيم وحكاسة وبلع وجبنا عسل السدر عشان الناس بتوع الصعوبية روح نقول لهم العسل بتاعكم ده مطلوب زي العسل بتاعنا أو عسل موالح ونبدأ نقارن بين العسل دي وبعدين نجيب جبنا الكام كان ميكروب دولت وشوفناهم شوفوا هذا تقرينا لما حد يروح يعمل حساسيه في المزرعه في المعمل فجبنا الميكروبات زرعناها لو حد بقى مصدر قوي شوفوا حوالين بتاع قد ايه طبعا الارقام مش موضحه لو قفلت الناحه بين العفامه اللي حواليها قد ايه موت الميكروب وده مكروب اللي هو الاستفيل فوكاس أورياس اللي بيعمل الخراغين او اللوز في الأقصال ده مش مشعرتيني عالجوب الدول فجبناه وحطينا عليه العسل فجاب اجل خلاص ده مكروب تاني اسمه ايه السيدومونس ارجونوجل ده بيجي مدقى لونه اخضر بيجي في المدان ان شاء الله عشان حد يعالجه بيجي تهد حين حلو ويدفع عموس قد كده ده العسل اهو لو احنا شفنا اخذتها شفهم حواليها ادى الميكروب هاو النموب هاو ده عمل تسبيت لكل ده خلاص؟ طيب بعد كده ادى الميكروب الايكو باي اللي هو اللي في القلوب برده نفسه التاني عمل حواليه ها برده وينها برده نور الميكروب ده يبقى اذا الميكروبات اللي خدناها دي بقى شوف بقى بقى نعمل ايه؟ نجيب نشوف ادى ده نمو الميكروب العام خلاص؟ وده الزاويه لما يتحط على الميكروب نازل ولا لا الميكروب ده اي راسبطه ولا مسفطوش طيب انواع العزل بتاع الحفات المختلفه عملها عم 4.5 و8 و13 17 21 خلاص كله بينزل الميكروبات هاي اللحم حلو يبقى اذا بياثر عليها طب ده بتاع المستقيه كوكس ده بتاع الاستريب بل هو اللي هو ده اللي بيعمل اللويز نفسك كذلك ولذلك تبصوا هتلاقي العسل في الميكروبات والميكروب بيختلف عن التاني يعني مش كلهم زي بعض يعني واحد طالع ده ينازل كذلك ده اللي هو سيطه موماس ده اه اه بكتيريا تيوبر كروزز ده بيعمل في حراريه هراريك كده كذلك فجدناها برد وانت لازم تنوع بينه وبيننا عشان تقول اللي هو بيشتغل على الميكروب ده ولا لا ولا كده بعد كده السيدومون مثلا اللي احنا قلنا عليه برضو بيشتغل معاه وبدل الايكون نفس القصه يبقى ده بتبين لنا ان الحديث صلى الله عليه وسلم من هذه الاسرار والعلم اللي عمله وده يدل ان وحي السماء وفيه يشفاء للناس او احد المكونات اللي هي من المخرجات منتجات المحطه هي بتلعب دور يعني ده ودي تقدم رسالة جميلة تقول أيها المرضى البائسون اليائسون لا تجزعوا فإن الحل في كتاب ربكم خيضلية السماء وحي السماء اللي هو يخرج من بطونها شراب مختلف من الوانه فيه شفاء للناس وده يبيين لنا برده قاعده عظيمه ان الله سبحانه وتعالى قال ما من الله من داء الا وانزل له الدواء وطبعا عايزه ان في ذلك لايه للقوم يتفكرون هم اللي دوروا ويشوفوا كل الحاجات دي والحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال اسقيه عصلا فذلك يبقى معناها ان هو إذا كان علي البطل او الصدق وقبطه قالوا كذب الله صدق الله وكذب البطل الحقيقي يبقى معناها ان هذا يؤكد بأن الصيدليه الربانيه في منتجات النحل التي وهبها الله في القران الكريم والمذكره الاصيله للحديث صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم للبشريه هذا الكشف المعجز ولا يسعنا الا ان نقول سنريه اياتنا في الابات حتى يتبين لهم الحق من الحق وبعدين القسم اولا يكفي شوف بقى هو لم يكفي, يكفي. ربك انه على كل شيء شهيد نعم يا رب نشهد انك شهيد على كل ذلك اللهم انفعنا بما علمتنا واشكرهم بحسن الاستماع طبعا هنا بنتنا او اخونا هل كسرت العسل واثر على مرضى السكر مرضى السكر يمكن ان يعالجون بالعسل ايه موثوق المرضى لان احنا تقرير لما بقول لكم الفراكتور سكر الفواكه 53% من مكونات السكر بتاعه هو ده ما بيبقاش عايز انسولين العشرين في المية اللي هو الجلوكوز هو اللي عايز انسولين يعني بعد ساعتين يبقى عايز انسولين فلو في فيه حشوية انسولين صغيرين يحرقوه ولو الواحد عايز يستخدمه يستخدمه بس لازم يشوف انا عند اللي جرام عسل مساوية 350 سعر حلاني المعلقة الكبيرة زي احنا بيقلبها ليه على السكر بتبقى 16 جرام يعني تساوي 52 سعر حرام اقل من البيضة اللي هي 80 سعر حرام اقل من البرتقامة 70 ايه؟ سعر حرام هو لو استخدمهم يستخدمهم كواجده وينظم غذائه حسب الطاقة بتاعته الافتياجات اليومية وطبعا ده ما فيش فيه ضرر وطبعنا يشفي كل واحد ويدي من اول ممكن اهدى الايميل الويب سايت موجود أحمد لو انتوا كتبتوا أحمد عجيز بكم هتشوف ده الويب ساين أنا ده إيه نيل على الويب سايت اهو أحمد أحمد عجيز بكم أو أحمد عجيز 2028 الجيل بكم هذا سيدونات ونحب عشان تعكسوا الليي، والشكر. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم على على في الله وصلى الله عليه وسلم الله ان شاء الله ان على هذا ان الكبير وأنا سعيد شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اخر وقت نسالوا سؤال ما هي حدود تفسير العلم الكوني للقران الكريم لا سيما وان قوانين ونظريات العلوم تعتبر الى حد كبير متغيرة أما القران ثابت ويخشى البعض من تفسير القران حسب نظريات علميه تصدق خطا, خطأ, خطأ في مراحل مقبلة وبالتالي نقع في إشيالية كبيرة تجعل آيات الله في محل لا يليق بها وجزاكم الله خيرا على التصدق بعلمكم بارك الله طبعا الأخ والوقت صاد جميل جدا وهذا يمكن هدفنا في هيئة الأعجاز العلمي لقرآن الكريم أننا لا نتكلم إلا عن حقائق علميه ثابته اقررا العلم وثبت هذه الحقائق ولا نتكلم ابدا عن نظريات علميه قابله للتغيير بمعنى احنا اتكلمنا قلنا والجبال اوتاده والجبال اوتاده طيب هل هذه نظريه لا هذه فعلا حقيقه علميه مدرسه للطلاب الصدوع الأرضية حقيقة علمية قلنا أن هناك ليس صدوع فلا يوجد معنى الكلام لا يوجد بترول ولا مياهة جوفية ولا أي شيء خاطئ أنا ذكرت الصدوع الأرضية لا حقيقة علمية لأنها تخرج الطاقة الكامنة في باطن الأرض كذلك نهاية الأخرى البترول كيف يتخرج البترول في باطن الأرض وكيف يقع في تراس في المخزنات كيف عزل إلا عن طريق الصدوع الأرضي فهي يعني تجد لنا خيراً كثيراً في سواء كان في المياه الجوفية أو في البترول أو في إخراج الطاقة الكاملة فهذه حفاقة علمية يعني إذا قلنا أن هذه ليست حفاقة علمية, مفيش علمية لا يوجد علم الشروج في لا يوجد علم الشروج ولكن أن تكون هذه حفاقة وجودة في علوم الشروجة ويدرس في العالم أجمع إلى إلى الآن فما لا نتكلم عن نظريات علمية متغيرة أبدا، وهذا وهذه مشكلة إن إحنا نجد بعض من الناس بيتكلموا على بعض النظريات أو الأجهزة العددي إحنا بنعرفه في هاي الأجهزة العلمي أنا أتكلم عن الأجهزة العددي إنه مكوّن واحد وأربعة مثل ما ذا الخطوة رقم معين وهو هذا السبعة كسب هو خير في كل حال لكن لا يخصنا لنا قابل للتغيير، فنحن لا نتكلم لا نتكلم سواء في الأبحاث العلمية اللي تصفرنها في مؤتمرات الأجهزة العلمي في تركيا او كنت في الكويت في المؤتمر الثامن أو في المؤتمر السابع كنت في دبي والمؤتمر المؤتمر السابع تناولت آية عظيمه جدا من كتاب الله عز وجل عندما قال المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز الايه الخامسه من سوره الحج وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وارضك وانبثقت من كل زوج بهشداء سبحانك يا رب ده انا الغريب من كان بعد الدكتورة مباشرة اقليم العام وكان في مؤتمر السامي الفين وستة انا في آه ستة. ستة. ستة. فكان مؤتمر السابع في دبي وكان رسالة الدكتورة يقول مع انا قلت معانا مبارده وعملت ملكة في الرسالة على عملية التجوية يو وزر البروسيس والربو والنزاز وانا مش رفت بها انا خليق قصر طبعا بقرأ القرآن ومش مات ان أنا يعني اطلع منها اعجاب عدمي بعد ما خلصت بسالة وفكراتي او تلوتي مبتالي اللي عز وجل قلت ايه؟ دي هذه الايه مبتالي اللي عز وجل ده حقوقها ده الشغل بتاعي كله ده انا عدمت علمائكم خارج امريكا والسيء والمالك اتشيء تعاملت معاهم كلهم بيتكلموا عن هذه الحقائق. لماذا لا اصدر هذه حقها المية؟ وعرضتها باية الأجهاز العلمين وعملت لها المؤتمرات ومنا دورت من حضر الله الخراسة آية عصيمة مثل هذه آية واحدة كان عليها عمال نوم عز جيلة قومة فإذا الأرض علينا هل اهتزك؟ السؤال ده ممكن تجيب عليه من حضرة قادمة حضر شاء الله لكن تحتس الأرض هل نعم بالفعل أرد. لماذا؟ لكي تضمت نعم بمعنى أننا لو حوالي لو أي إنسان عادي غير متصل بالله سبحانه وتعالى وكان بيقلم أو بيقول إيه وطرت أرض هامدة فإذا أنزلنا على الأرض لا رابط وهتزق ومركع الكل أقول خطأ علمي فأي راح أنا مع ضرش الكالي تقوم ليه؟ الترتيب هو رابط. لكن أن تكون هذه الآية بهذا الترتيب المعجز فهي أعجاز عند الله سبحانه وتعالى و ترى ارضها منك حلقة حلقات متسلسله لا يستطيع انسان ان يغير حلقه مثل حلقه ابا جميل و تحركه اتحرك في اي جامعه في العالم و اي لغه لا يستطيع انسان ان يغير حلقه واحده في هذه الايه مكان حلقة اخرى ترى ارضها منك فاذا نزلنا على اننا نسميه الشيوخ تخصصنا فيه إن بالفعل ما هو عندما ينزل أو يكون بداية الحرب تتابع. فإذا أنزلنا عليها بدأ التتابع. بدأ الشغل. بدأ الشغل. اهتز زلزل؟ لا، ليس زلزل. ورطب هلنا؟ نعم، لأنه تزل. فعندما تهتز لابد أن طرده، وعندما طرده لابد أن تنبه، لابد أن تنبه. منظومة علمية متكاملة علم تخصص. فهذه هي عندما نشي هذه الحقا دولة كباحثي أو عنها يعني حرام احنا عفوط دولنا النهارده زي ما بنتكلم على الفلك والفتق والرطب والانفجار ماذا نتعلم انا ما طبعا افلام بس طبعا اللابتوب مش سعيدني ان اعرض حضراتك كان اربع خمس افلام تنين واذا اتركوا العاية اليوم عمل محاكاس ده كيف عمل هذه المحاكاة في باطن الارض بين سويسرا وفرنسا عند منطقه قرب جنيف وبالفعل ده عمل البلد عملوا دراسات التغيرات عا اللي ينظروا الى بدايه الخلق كيف بقى الخلاصه كما ذكرنا في المحاضره ان الجميع اتفق الى الان على ان اصل الكون كان رتقا مفيش خلاف خلاص احنا كده سلمنا رقة يبقى الكون السماوات والأرض كل العالم الآن إذا الآن يقولوا يا نعم إلى الآن لو كلمت أي عالم من علماء الغرب سوف يجيبون لحضرتكم ويقولون أن أصل السماوات والارض كانت رقم طيب يعني أصحابي يعني هذا النبي العظيم دخل في نزلات دليل دخل في نزلة إلى الآن بنعمل العالم الغربي بشكل الجسر الاسد بيعمل محاكاه محاكاه لهذه التجربه وهذه النظريه العلميه الخطيره الى هذه اللحظه نعم عام 2011 ادخل الى النت واكتب تجارب العالم نحو محاكاه الانفجار العظيم وشوف ابحاث عديده ونتائج ومقالات وافلام واستمتع قاري يعني أنا يعني أنا منت القاضي وقال الحدثة في هذا نحن نسميه قاضي ولا نسميه في جار. لكن كنت سمعت على قناة اقرأ اللي هو في في في تنقي اللي هي الأجهزة العلمي وكان في دكتور بي بي بي يقصد أنه الأم وقال بالفعل استوت إنه ليس في قاضي إن إنما هذا قاضي الله عز وجل والسماعي زاد الحب يعني لكنها ما عن خيوط يعني يعني يا دكتور اصبر يلا محضر الصوت كده اقولك يا ابو دول انت كلك رايق اكل عيش طب اقول انا بقى والله ما شاء الله تبارك هو فعلا نشوف سبحان الله ان الخالق واحد هو بيقول والسماء ذات الفلك طب انت شفت شفت النسيج الكوني بتاع السمات انا الطب اتخيل ضوء الله عرضه في النسيج بتاعنا يعني اذا معناها ان اللي بنى ده هو اللي بنى الانسان هو اللي خلق النبات هو لان الصنعه واحده يعني مش معقوله في كل واحده تبقى لها شكل مختلف فهو عامله نزيف فعلا بدون عمل فهي عملت شداه نزيف زي نزيف الجسم اكثر العقل بتاعت نفس النزيف نفس اللعب نفس الفئه زي السبب و الصنع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 ها؟ بالتبتين تعالى، دي بها فوس البيس طبعا، ده هي, هي عضية, طيب. هي طيب. هي من عضية إعجازية آه. من ناحية الجيولوجيا بأن عمر الجبال أكثر من 500 مليون سنة الشدر من 150 مليون, مليون سنة النحل من 150 مليون سنة ده هي فوس البيس بعد كده الكون نفسه البشر من ما 50 مليون كملش حاجة كده يعني 10 أو مليون سنة يبقى إذا ما هي قادمة القضية للخالق بالقالق انه أنه هو الذي هو اللي قال ده الترتيب ده يمكن أن يكون النحلة الوضعية سخونة ده سنه ييجي ما يددش الشجر وما يددش كلب وقلقه وقال كده ما يتحقوا بقال انما إنما أهل بيعين العسل يتحقوا عن الناس يالي طرح ما إذا كنت قد بهذه القضية ان هو بيقول كده انما الايه الكريمة انطاق خروج يا مولانا مين من الشجر وممن يعشق وما كل من كل الثمرات ليس فيها كلمه عسل خالص انما العسل جاله محمد صلى محمد عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم الله. الله الله. طبعا بنخصص بالنسبه للرق في أخر طبعاً سؤال اخر يقول السؤال <تصفيق> ماشي انا اتراكش ان شاء الله اذا كنا لا نكرر بالانتجار لدلالتي على ان الكون يتحرك حركة غير منتظمة فما دلالة البط لغويا ولستلزم عند العمل الحركة العشوائية طبعا هو الرط اعود الاجابة الاصف الكريم الرق عبارة عن الرق يوصف في انها قطعة قماش منسوجة أي قطعة قماش فيها نسيج معين فيها نسيج، فعند التمزق تمزق هذه القطعة، فتمزق عشان أبقى على بلاد الفقر هو أقوى من الانفجار ولكن بدقة بحيث أن خيوط النسيج الكوني تمام ما زالت متصلة في حب لذا يقول مولع عزوجل في كتاب العزيز والسنا. فهنا عشان تبغى الانفجار لان الانفجار بالفعل اي انفجار لا يمكن ان يكون منتظم ابدا ولذا واحد يفجر في اي مكان لا يقنبله بيموت اللي هو عايز يقول مع, الـ مع, الـ مع الصغير مع الكبير مع اي حد فهذه فكره الانفجار اما الفط هو انفجار ولكن بانتظام وترابط للنسيج الكوني لذا يكون المولى عز وجل والسماء ذات الفضل بارك اللي. الله قال ما شاء الله مختلفنا الحمد لله عشان يزيد المناقشة والعلم هو بيخني أتحس وأنا لكن أنا علم الدكتور أحمد ما شاء الله استاذنا في المجال أقصد, أقصد آه المسلمين و... والمفارة والمفارة. آه طبعا طبعا طبعا في آه لأني سو... يوأخ... في أخوة وراء مش عارف يعني كام على عارف... الإستواء فاستوى أنا أتوقف عن ذلك معنى لا أتكلم على الإستواء المولى سبحانه على المولى عز وجل يعني بيقعد... الإستواء كيف استوى وإلا أنا لا أعرف لا أعرف آه استوى إستوى فاكيف فاستوى على العرش مددات أعجزية في هذا اللغز وإلا هذا الرابط وبين هذا الاستواء مع الخلق اما ذلك مما ليسعد فيه لا مما ليسعد فيه لا نعرف تفكروا في الله ولا تفكروا في إذاك الله يعني أحد ما, ما سبحانه وتعالى كيف يقصر، كيف دلوقتي؟ كيف, دلوقتي؟ كيف يستولي، كيف, يستولي؟ كيف, يستولي؟ كيف يستولي؟ لا أحد يعرف ولكن الكون كله ينطق بواحدانيه لله سبحانه وتعالى وان الكون خالق عظيم ودقه متناهيه اي انسان لا يستطيع ان يسير بيته او, أو اي مكان صغير بهذه الدقه المتناهيه صبح مساء شمس خضر، نجوم لو اقترب لو, اقترب لو اي حد اختلت في هذا الكون في <تصفيق> تنفلق الكون سوف يمتلك ذلك لو اقتربت الشمس سوف يبقى كل مع الارض بعده او حدث سوف يتجمد مع الارض كيف بهذه الدقه وبالفعل حصل حدث فقط ولكن هذه الدقه تؤكد لنا وتعرفنا غير ربنا فاعلم احنا بنسبه المسلمين فاعلم انه لا اله الا الله نحن كيف نزلتنا أنا. انا اكون في تراويح ازاي تقول تصلي وتتعبد من الله سبحانه وتعالى بهذه الحقائق علمنا فاعلم ان الله واحد وانا ازيحت حقيقة ملأة قدرة والله والله لو أي دين الأديان في آية واحدة من هذه الآيات لكنا للمهار سمعنا الإعجاز العلمي في التونجية إعجاز العلمي في التوراة للمهار نحن معنا سلاح محدش أدي والله العظيم والله سلاح ما أحده دكتور احمد أستاذ في المركز القومي للبحوث أستاذ القطير وعالمية وحضراتك بيتكلم بيتكلم في زحة خاطة علمية يعني المعنى لو لأتيه اختلاف صغير لا يستكلم التكلم ولكن النجة هذه الحقيقة حقائق مؤثقة في كتاب الله وصنة رسول الله هذا إعجاز التلمية بنفس هذا الموضوع كيف يتوصي يزوى يوضع لنا هذه الحقيقة لابد أن نشجع هذا العلم نشجع أخواتنا في مستقبل أولادنا كيف يعني يبارد بهذا العلم الكفار والكتاب الكتاب إحنا عندنا علم خطير جدا علم. الإعجاز العلمي سواء أن كانت في الكتاب أو في الصنة والصنة النبوية لابد أن نتكلم عن الإعجاز الأحديث الصحيحة من البطار لا نتكلم لا عن الحديث ضعيف ونقول هذا علم علمي ونقض فيه ويضيع الوقت،, الوقت بسنوات عندما يقع حديث ضعيف أقول لك لا هذا ما عندنا نتكلم لكن أن اختار الحديث العلمي من البخاري او من كتب الصحيحه و الحديث صحيحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك انت فاهم خط الاكل الثاني انا عن حقيقه علميه في الثاله الله سجل ما تسمحش نظرية يقول لك يا اخي نظريه زي باكا اما برشلون لا استطيع أقول ان انا نظريه الانفجار الكوني تتحقق بس لكن السبب في ال ها؟ الرجل الرجل إن الأرض ده إحوالي عرفتها ثانيا لكن كيف فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان الأرض والسماوات والكوان والنجوم الكل كان نسي واحد ده إيه؟ بل. مين؟ مين يقدر التكلم بتحقيقه زي كده؟ وقعد في الجبل وقيت عليه جغيلة قلت له يوم محمد إقرأ يقول أنه أنا بالخارج طقه ما لكن عندما يرتبط المولى سبحانه وتعالى يبقى افضل من علماء الارض اجمعين فانا اللي والله سبحانه وتعالى الذي يتكلم هو المولى سبحانه وتعالى فنحن <تصفيق> لابد ان نفخر نفخر بايات الله سبحانه وتعالى وهذه حقائق علميه وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ويعني ان شاء الله ان طبعا اذا تكونوا في مصطن او في اي مجال اخر كما تبغون في زاعة في في مكان ولكن لابد ان تكون دعاء دعاء إلى الله بمادس أعجاز العالمين وربنا جالك الإنسان تنظر هذه النجوة المعرفة شعورة في الزحمة انا محدث تقضي انا فكرة النهاردة أنا عارفت فقط أنا عارف ان المحاضرة مع ذلك النجوة يوجد أحد والله وجدت معايا الدكتور وكل شيء لكن النهاردة فوقت ان المحاضرة يقول له وكان عندي مجلس بس ترى كل شيء وروح قلبه لك وقطفه، على رزح حسناتك وحسناتي إن شاء الله، وأجلاء أهم حاجة في حياتي حياتي صغيرة من الحياة، حياة جدا وسوف من سبحانه لا. نور كما بلدنا الله صلي وسلم في لاخذ بقى الكسوف والخصوص الحقائق علميه عباره عن احنا الشمس والقمر والأرض فهذا زاد يخصب كلي واخصب جزئي سواء كان للقمر او للارض دي عباره عن اللي هي الموجود في خط واحد كلهم يبعده في كلي او جزئي في اماكن معينه لكن الكون يعني تبع الكون احنا جايه فيلم بوضعها في اين حجم الإنسان من الكون وضحت في هذا في جميع الكواكب وحجمها اس دي وكده انت بتتكلم على كسوف وكسوف ثلاثه فقط الارض والشمس ها والقمر والشمس حجمها. حجمها. أخرى. <تصفيق> لا حجمها شوف قد ايه حجمها على قد مرات القمر ادي الارض ولا بالنسبه للنجوم اخرى لا مماثل شيء نعم ويعود كما كتح. كما كتب كما فتح الكتاب لابد أن ان نغلق و طبعا التعبير يوم نق هي الكون كله سواء كان ما يلفظه القول الالهي رقمن عتي اقرا كتابك كتب نفسك اليوم عليك حسيبه بالفعل هو كتاب اتفتح الكون واتفتح الانسان وهو نطق الكون وهو الانسان صلى عند مولع عز وجل احنا وما احب اقوله قبل ما نختم بقى اخوانا دي دعوه اليكم لانه يمكن ما اقوى عن سبب سنة, سنه جايه هاي البقاله اشتغل فهي دعوة هي. هي هي دي دعوه مع ضربتكم انكم تتعاملوا في انها ليست موثوق الحد ولكن هي بكل من يتدبر ويتفكر فكل واحد فيه موقعه يبدا مدفع ويتعرفوا انت لو انا مدرس وبقى ادرس اجعى اقدر اقلب الدرس كله عبادة بان ده ما واحد كده فبقول ان الله واحد وبعد كده كمل المحاضرة بتاعك وقولي اللي انا عايزه انا اشتغل في المناعة مثلا اجعى اقولك سبحان الله بس الخلية وشكل الاستنسل او الخلية الام دي تنقسم ازاي يبقى كل الكلام اللي انا باكده بقى عباده فحضراتكم ان شاء الله هتكون مدرسين او حتى شغالوا مناصب متعدده فعندما تستعينوا بالله وشغلت اهيت وتجلى ايات ربنا اعتقد هيبقى يعني ايه دي دعوه الى الله او تعديل الخطاب اذا كان منكم من يعتلي المنابر ويمكن لكم بصوا حسنا زي ما اخونا دكتور محمد نبيل غنام كده بيتكلم التشريع والدكتور محمد داوود دي في الاعجاز اللغوي يعني انتم دلوقتي بتطوروا كلمه كذلك نفس بالكاف والدال واللام زي ما الشيخ شروان رحمه الله لما بيجي يقول ده اسم اشاره وده اسم كذا يعني انتم اكثر مننا احنا بنتكلم في العلم لما بنيجي بننط في الدي إنما دي انما انتم في نفس المثل بتاع القران هو علم اللغه في القران فلو انتم حضرتكم يعني حطيتهم يعني دكتورنا بيقول كلام بيتكلم في التشريع في الزواج في الطلاق وفي القران يعني حضرتك علقت في ناس في التجاره بيتكلموا في الزكاه وبيتكلموا في المواريث ويجيبوا حاجات فعلا الواحد يسمعها بيكبر فحضرتك برده في اللغه انتوا قاده في العاديه فاذا ربنا فتح عليكم في الحاجات ديت برضو بتساعده ان احنا بنقدم لكم حاجات وممكن كلمه زي ما بقول الواو او الواو دي تعمل شق وتخلي الموضوع يعني يختلف من حته لحته لما بقول بيروح ليش معنى يخرج كلمه يخرج اللي هو الخروج بانسياب وطوعيه يعني انتوا انتوا قدرتوا لنا المعاني اللي هي بتصعب علينا لان احنا ممكن دراستنا كلها على فكرة بالانجليزي او لما الواحد بيطلع بره بيحس مابعرفش بالعربي ده لما باجي حضر بالعربي هنا تبقى حاجة بتاع لان انا بقعد اترجم اللي في دماغي عشان اقرا اول بالعربي الله الله ولذلك الكلام الحق يذكر وقتا يمان فهي دعوه منكم الى الله انتم تتوجهوا بالدعاء بان ربنا يدعوكم دعاء وتحب الناس وتعلم الطلاب وتعلمكم لما تاع ليتقبلوا آية في الله في خلقه وفي آياته في القرآن هي المعجزة القائلة وهي لغة إلى يوم القيامة وطبعا بنشكر سامه وإبراهيم قط لأن هو خلانا هنا لأنه عم أحمد الله عليه هو اللي كان بيادعونا. بيلففنا في قوب الارض هنا في مصر كلها. عام؟ اه الشيخ طارق الله الله الحمد الله. الله. فطمعنا احنا جزاهم خير. الله حضراتكم كلكم كل كل خير. لان حسن الاستماع وسمعته لينا. وتبدأوا رب مبلغ خيرا من سانا. نعم. كما قال حبيب الله عليه وسلم. عزيزة. شكرا. احنا على مشكل اه اه اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في لكم وإذا اتكرمتوا اللي معايا سجلتاجه الله لديكم ننزل عاكم ويبقاديكم ويبقاديكم ويبقاديكم ويبقاديكم ويبقاديكم هدام حدنا ما تنزل لأن العادة ما نتقديتش فائل فعلا معا والله عمل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 في جهاز na اخواننا